إن الحمد لله تعالى نحمده نستعينه بي ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور ينفسه ومسيئات عملنا أن يهدي الله تعالى فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم مبعد وقفنا في المرة الماضية على باب المسح على الكفين باب المسح على الكفين قال عبد الله بن مبارك في المسح القفين ليس في المسح القفين اختلاف. وقال إمام أحمد رحمه الله ليس في قل من المسح القفين شيء. فيه أربعون حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال هو أفضل من الغسل لأنه عليه صلاة السلام وأصحابه إنما طلب الأفضل. وعن جرير بن عبد الله البجري قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بال ثم توضأ ومسح على قفين قال إبراهيم كان يعجبهم هذا الحديث لأن إسلام جرير بعد نزول المائدة قال الشيخ مرعي رحمه الله يجوز بشروط سبعة بعدك من الطهارة بالماء فسترهما لمحل الفرض ولو بربطهما ويمكن المشي بهما عرفا وثبوتهما بنفسهما وإضاحتهما وطهرة عينهما وعدم وصفهما البشرة فيمسح المقيم والعاص سفره من الحدث بعد اللوكس يوماً وليلة والمسافر ثلاثة أيام بلاليهن فلو مسح في السفر ثم أقام أو في الحضر ثم سوافر أو شك في ابتداء المسح لم يزد على مسح المقيم ويجب مسح أكثر أعر الخف ولا يجوز مسح أسفله وعاقبه ولسانه ومتى حصل ما يجب الغسل أو ظهر بعض محل الفرض أو انقضت المدة بطل المضم ده بالنسبة للمسح على الكفين الخف عبارة عن إيه الخف مأخوذ من اسمه الخوف مأخوذ من اسم من التخفيف من التخفيف كانه شيء خفيف يلبسه الإنسان يتخفف به في المشي يتخفف به في السفر يتخفف به في الحضر يتخفف به في القيام يتخفف به في الجلوس مأخوذ من اسمه يسمى خف يتخفف به وهو يقطع المسافات كما ان الجمل يعني كخف الجمل كخف الجمل الذي يقطع به مسافات وكخف النعامة خف النعامة التي تمشي به بدائل الخف طيب يا ترى تعرفوا ايه ايه تعريف الخف والله الخف ساتر ساتر لمحل الفرض الخف ساتر لمحل الفرض سواء كان من جلود او لبود او لثائف او صوف او كتان او من جلد او من قماش او من خرق او من شيء ده ساتر المحل الفرض يبقى ده تعريف الخف ساتر لمحل الفرض واحنا يعني عرفنا قبل ذلك ان محل الفرض اللي هو الكعب محل الفرد الكعب وأرجو لكم الكعبين يبقى محل الفرد الكعب الكعب أو الكعبان هما العظمان الناتئتان في آخر السرخ ده بالنسبة للخف طيب عبد الله بن مبارك ده يعد من تلاميذ أبو حنيف رحمه الله بيقول ليس في المسح الخفين اختلاف ليس في المسح الخفين اختلاف ده كلامه رحمه الله ليس في المسح القفين اختلاف يعني, يعني مش هنسلم بهذا الكلام ولكن في الجملة يعني يقصد في الجملة وإلا في خلاف في خلاف بين السلف في المسح القفين بل يعني خفي أصله على كثير من السلف وأيضا أنكره الإمام مالك رحمة الله على الجميع كما ينقل ذلك بعض أصحابه عن. إبا معنى كلام عبد الله المبارك ليس في يعني اختلاف يقصد في الجملة، يعني يقصد في إيه في الجملة، فإجمالاً هو جائز، إجمالاً هو جائز وأكثر العلماء على ذلك. وقال إمام أحمد رحمه الله ليس في قلب من المسح الخفين شيء، فيها أربعون حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال هو أفضل من الغسل، هو أفضل من الغسل. مسألة الغسل ولا المسح أفضل يعني هو يقول هو أفضل من الغسل. بلا شك أن الغسل جاء به القرآن, جاء القرآن. والمسح جاء السن. والمسح جاء السن فموضوعه هو أفضل من الغسل بلا شك الغسل في تنظيف وفي إزالة إزالة حقية لجميع يعني على القدم من أتربة ومن قزرات ومن نجسات يبقى بلا شك على هذا المبدأ يبقى الغسل أفض الغسل إيه أفضل بخلاف ما يذكر هنا لكن العلو يقصد يعني في مقام السن في مقام السن والله إنسان لابس الخفين وإنسان خالع الحفين طب نشوف هدي النبي عليه الصلاة والسلام كان إيه؟ هدي النبي عليه الصلاة والسلام كما يذكر ذلك الشيخ الإسلام ابن تيمية لم يكن يتكلف حاله خلاف الحالة التي هو عليه لم يكن يتكلف حاله خلاف الحالة التي هو عليه فكان عليه الصلاة والسلام من هدي إذا كان خالع الخفين يغسل قدميه، يغسل قدميه، وإذا كان لابس يمسح، وإذا كان لابس يمسح يد بالانسان ليتكلف حالة خلاف هو عليه. والله إن لابس الخفين إمساه له. ما تخلّىش عشان تغسِ، ما تخلّىش عشان تغسي. لا والله إذا أنت خالع، أنت ما تلبس عشان تمسح. يد لا يتكلف الإنسان حالة بخلاف التي عليه. أما أيهم أفضل يعني بلا شك الغسل يكون أفضل من المس لكن في مقام السنة وفي بيان السنة بلا شك يكون المسح أفضل يكون المسح أفضل. وقال عن جرير قال جرير بن عبد الله يعني أصحاب الجليل قال رأيت رسول صلى الله عليه وسلم بلث ثم توضأ ومسح على خفيف ثم توضأ ومسح على خفيف جرير بن عبد الله الباجلي دا إسلامه متأخر إسلامه كان متأخر جدا إسلامه كان إيه كان متأخر جدا يعني أسلم جريء بن عبد الله بعد نزول صورة المائدة بعد نزول صورة المائدة التي فيها الإيه الغس التي فيها الغس لذلك كان يعجبهم هذا الحديث كان يعجبهم هذا الحديث لا يعجبهم هذا الحديث لعل قائل يقول أن المسح منسوخ المسح منسوخ فجريء بن عبد الله يعني بيأسقلوه قال أنا أسلمت إلا بعد نزول المائدة ما أسلمت إلا بعد نزول المائدة يبقي إيههم متقدم وإيههم متأخر الغس يكون حكم متقدم ولا متأخر الغسل متقدم بالمسح اللي هو ايه متاخر يبا هو ثابت محكم وليس منسوك دمعنا كان يعجبهم هذا الحديث لأن إسلام جرير بعد نزول المائدة يعني سورة المائدة بتأمر بالغسل فلعل البعض الناس يظن إن المسح منسوخ كان قبل الإيه قبل الغسل فجاء المسح وجاء بعده الغسل فينسخ فنسخ فجرير بن عبد الله يقول لا بأنا أسلمت متأخر أسلمت ايه متأخر يعني بعد نزول صورة العلم دي بالنسبة يعني لهذا الشيء طيب الشروط عشان يصح لي ويجوز لي أن أمسح الكفّي، يا ترى بأي شروط هو هنا ذكر على حسب المذاهب يعني يقول بشروط سبع بشروط سبع. والله في شروط هنوفق عليها وفي شروط مش هنوفقه عليها. أول شرط من شروط اللي زجرها يقول لفسهما بعد كمل الطهارة بالماء لفسهما بعد كمل الطهارة بال بالماء. لمرأة المغيرة قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأهويت لأنزع خفي يعني لأنزع فقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين فمسح عليهم فمسح عليهم. ده حديث رواه البخاري يعني متفق عليه. طيب. يبقى بيستدل اللي بيلاقاه بيقول المغر بن شعبة كان في صفر مع النبي عليه السلام النبي عليه السلام كان يلبس خفين كان بس خفين، فالمغيرة كان يخدمه ودي في أدب الصحابة مع النبي عليه السلام كانوا يخدمونه كانوا يخدمونه ويكونون في حاجته، فالمغر بن شعبة جاء لينزع خفين ينزع الخفين. يعني في حال ما فرغ النبي عليه الصلاة والسلام من وضوء أو من وضوء جاء المغيرة اللي ينزح ففقال دعهم سيبهم زي دعهما تبليه رسوله فإنني أدخلتهما أدخلتهما طاهرتين فمسح عليهم بيستدل به بهذا الحديث على وجوب إدخال القدمين الخفين بيستدلب على هذا الشيء لابد كما جاء في الحديث إني أدخلت القدمين الخفين وهما طهرتان طيب لو أن إنسان غسل الرجل اليمنى ثم لبس الخف ثم بعد ذلك غسل اليسر ولبس الخف يقول لك وضوما يفحش على مذهب الحنبلة وغيرهم بل على مذهب الجماهير منهم الشفعية ومنهم الملكية وغيرهم يب الإنسان ينتظر لحد ما يخلص خالص وضوء وبعدين يلبس القفيم. ده كلامه هنا، ده كلامه وأكثر أهل العلم على ذلك، جماهير أهل العلم على هذا الشيء. ويعني مش هنوافقه، مش هنوافقه من ناحية الدليل على هذا الشيء. ولكن كما قدمنا مرارا وتكرارا أن العبادة يحتط الإنسان فيه. طالما أمر العبادة يحتط الإنسان لكي لا يأتي يوم القيامة ان صلاة باطلة ولا صحيحة بناء على أن الرضو كان باطل ولا صحيح يبقى الإنسان يأخذ بالأحوف في مسائل عباد يبقى الإنسان يخليه مع الأحوف ومع الأكثر وهم الجماهير على هذا الشيء وهم الجماهير على هذا الشيء إن الإنسان يعني إذا توضأ لابد أن تكتمل طهرته هي النظرة إيه النظرة إيه النظرة لو أن الإنسان غسل إحدى قدميه غسل إحدى قدميه ولم يغسل الأخرى هل اكتملت طهرته؟ لا ما اكتملتش طهرته. طيب النظرة الأخرى إيه؟ اللي بينظر لها بعض العلماء الذين يجوزون يعني ذلك يقول نحن لنا المآل نحن لنا المآل هو أدخل القدم الأولى الخف غسل القدم الأولى وادخلها الخف وبعد كده هيغسل الثاني ودخلها الخف يبدى ما قاله كان إيه؟ الطهرة كملت ولم تكمل الطهر فطالما الطهرة كملات يبقى لبأس بذلك وده الراجع من حيث الدليل وده مذهب كثير من أهل علمه أيضا زي أبو حنيف رحمه الله وده القول الثاني في مذهب الإمام أحمد وده قول سفيان السوري وده قول يحيى بن آدم وده قول المزني من الشفعية. واختيار الشفعية قول داود بن علي الظاهري مؤسس المذهب الظاهري وده برضو اختيار شيخ الإسلام أحمد ابن عبد الحليم ابن تيمية وده اختيار ابن المنذر من فقهاء أو محدثي فقهاء الشافعي. دول كلهم قالوا بجواز هذا الأمر وشيخ الإسلام رحمه الله لكلام جيد, لكلام جيد في هذه المسألة وكلام جميل يعني بيقول ما فيش عبرة ما فيش عبرة بهذا الكلام أي العبرة يعني أننا أدخل أخسل تانية وبعدين أنزحها ودخلها تاني ما فيش عبرة وبيذكر يعني المسألة بيقول رحمه الله ولو غسل إحدى رجليه وادخل الخفة ثم فعل بالأخرى مثل ذلك ففيه قولان هما روايتان, عن أحمد. هما روايتان عن الإمام أحمد ده كلام ده كلام شيخ الإسلام رحم الله أحمد ابن عبد الحليم ده بيقول هذا الشيء لو غسل إحدى رجليه وأدخل الخفة ثم فعل بالأخرى مثل ذلك ففيه قولان هما روايتان عن الإمام أحمد وقول إحدى يجوز المسح وهو مذهب أبي حنيف لا يجوز وهو مذهب مالك والشفعي والثانية ولا يجوز وهو مذهب مالك والشافعي. برضو بيقول رحمه الله من غسل إحدى رجليه ثم أدخل الخف قبل غسل الأخرى يجوز المسح عليه من غير اشتراط خلع وهو إحدى الروايتين عن أحمد وهو مذهب أبي حنيف ولو غسل الرجلي في الخف أو في الخفين بعد أن لبسهما محدثا جاز المسح وهو مذهب أبي حنيفة وقول مخرج وقول مخرج في مذهب الإمام أحمد قول مخرج يعني لما تقرأ في الكتب قول مخرج يعني مش منصوص كلام الإمام أحمد مش منصوص كلام ولكن قول في المذاق قول إيه في المذاق ده معنى قول مخرج يعني غير منصوص عليه غير منصوص عليه لكن مخرج على بعض أخوة الإمام أحمد ده مخرج على بعض أقوال الإمام أحمد ده معنى قول مخرج في المذاق يقول فلو غسل إحدى رجليه فأدخلها الخف ثم غسل الأخرى فأدخلها الخف ففيه, روايتان, ففيه إيه؟ روايتان عن أحمد إحدى يجوز المسح وهما ذهب أبي لا والثانية وهو ذهب مالك والشكاين قال هؤلاء لأن الواجب ابتداء اللفس على الطهارة فلو لبسهما وتوضأ وغسل رجليه فيهما لم يجوز له المسح حتى يخلع ما لبس قبل تمام طهرهما فيلبسه بعده وكذلك في تلك الصورة قالوا يخلع الرجل الأولى يخلع الرجل الأولى ثم يدخل في الخف واحتج بقوله عليه الصلاة والسلام إني أدخلت القدمين الخفين وهما طهرتان وهما إيه طهرتان لا كلامهم بيقول لك طيب سلمنا إنه هو أدخل الغل اليمنى في الخف طيب الظهر لم تكمه يعمل إيه ولك من فحش لازم يطلحها تاني وبعدين يدخلها في الخف وبعدين يغسل إيه الشمال يب بعد ما دخل الرجل اليمنى بعد غسلها في الخف وهو لسه لم يغسل الأسرة يب يطلع اليمنى وبعدين يغسل الأسرة ويدخلهم الاثنين مع بعض ذا كلام قالوا وهذا أدخلهما وهذا أدخلهما وليست طاهرتين يقول الشيخ الإسلام والقول الأول هو الصواب بلا شك قول أول هو إيه بالجواز بالإبل الجواز هو الصابب بلا شك وإذا جاز المسح لمن توضأ خارجا ثم لبسهما فلا أن يجوز لمن توضأ فيهما بطريق الأولى فإن هذا فعل الطهارة فيهما واستدامتهما فيهما أو واستدامها فيهما وذلك فعل الطهارة وذلك فعل الطهارة خارجا عنهما ويتخال هذا قدميه الخف مع الحدث وجوده كعدم شوف إدخال هذا الخف أو إدخال هذا قدميه الخف مع الحدث وجوده كعدم ولا ينفعه ولا يضره وإنما الاعتبار بالطهارة الموجودة بعد ذلك فإن هذا ليس بفعل محرم كمس المصحف مع الحدث وقول النبي عليه الصلاة والسلام إني أدخلتهم الخف وهما طهرتان حق ده كلام حق فإنه بيّن عليه الصلاة والسلام أن هذا علة لجواز المسيح فكل من أدخلهما طهرتين فله المسح وهو عليه الصلاة والسلام لم يقل أن من لم يفعل ذلك لم يمسح هذه حالة النبي صلى الله عليه هو حصل له كده هو دخلهم طهرتين بس ما قالوا من لم يفعل ذلك لم يرجله المسح فكل من أدخلهما طهرتين فله المسح وهو لم يقل أن من لم يفعل ذلك لم يمسح لكن دلالة اللفظ عليه بطريق المفهوم والتعبير فينبغي أن ينظر حكمه أو حكمة التخصيص هل بعض المسكوت أول بالحكم أم لا؟ ومعلوم أن ذكر إدخالهما طاهرتين لأن هذا هو المعتاد لأن هذا هو المعتاد يعني قول النبي صلى الله عليه دعهما فإن ادخلتما طاهرتين دل المعتاد من إيه من فعله عليه الصلاة والسلام وليس غسلهما في الخفين معتادة يعني ما كانش يغسل قدميهما إيه داخل الخفين بل كان يغسلهم برا وبعدين يدخلهم الخفين. بيستدل بكلام يعني بآيات وبيستدل بأحاديث وبيستدل بكلام منطقي كلام عقلي. يقول ولو قال الرجل لغيره أدخل مال وأهلي إلى بيت لو واحد قال الإنسان أدخل مال وأهلي إلى بيت وكان في بيته بعض أهله ومال هل يؤمر بأن يخرجه ثم يدخله يعني عاوز أقول لك أنه لو إنسان قال أدخل أهلي ومال أو بعض أهلي ومال طيب بيت كان في بيتك أنت في بيتك أفراط. أولادك زوجتك أقاربك هل يلزمك أن تخرج هؤلاء ثم يدخلوا مرة سانية ولا المقصود أن يدخل لبره جوه مش المقصود اللي تلعه اللي بره اللي جوه بره وبعدين دخلهم كلهم مع بعض ده كلام عقل ده كلام إيه منطق وبسدل بقول يوسف عليه السلام لما قال أهله ودخلوا مصر إن شاء الله آمين إن شاء الله آمين ده مصر إن شاء الله آمين ده ادخلوا مصر طيب بن يمين ما كانش ما كان ما, ما كانش معاهم ده هو كان معه كان معه وده يدل عليه على هذا الشيء برضه في قول الله تبارك وتعالى لا تدخلون المسجد الحرام إن شاء الله أميني وكان كلهم فين كان في برف كان في دو لم يكلف اللي هم جوا يخرجوا وبعدين إيه يدخلوا مرة ثانية وده الراجح, فيه ده الراجح فيها إن الإنسان سلمنا أنه في حالة برد أو إنسان كبير أو شيء أو حتى إنسان صغير أو حتى في الصيف أو في الشتاء أو في البرد وبعدين غسل الأعضاء بنشف عضو عضو وبعدين أتى على قدمه اليمنى فغسلها ثم أدخل الخف وغسل الثانية فوضوء صحيح وهذا اللي احنا ذكرناه من كلام يعني من اختيار شيخ الإسلام ابن تعمية رحمه الله وهو أيضا قول أبو حنيفة كما ذكرنا واختيار ابن المنذر من علماء الشفاية لكن كما ذكرنا الإنسان يأخذ بالأحوط. يأخذ بالأحوط ويخلي دائما في العبادة مع الأحوط الشرط الثاني سترهم لمحل فرد ولو بربطهم ولو بربطهم فإن ظهر منه شيء لم يجز المسح لأن حكم استطر المسح وحكم ما ظهر الغسل ولا سبيل الغص الجامع فغلب فغل الغسل فغلب الغسل يعني عاوز يقول إيه عاوز يقول سترهم لمحل الفرد ولو بربطهما ولو بربطهم يبهم لابد أن يسترى محل الفرد محل الفرد اللي هو إيه العظمان أنها تأتاه لابد أن يسترى هذا المكان طيب لو شراب نازل أو خف نازل عن الكعب أو خف نازل عن الإيه عن الكعب يا ترى ينفع ولا ما ينفعش ما ينفعش الانسان ايه, إيه بلو. ان شراب الرقبه بتحته يعني سايبه وبترفعه فبينزل تحت ما ينفعش تمسح عليه من ينفعش تمسح عليه انه غير ساتر للمحل الخف طيب ده شيء وفي خروق فلو في خروق خروم وخروق وصقوب ده الشراب مخروم الخف مخروم دي ترى ينفع امسح عليه ولا ما ينفعش هو عن المذهب بقولك لا ينفعش لابد سفرهما إلى محل الفرق ولو بربطهما فإن ظهر منه شيء إن ظهر منه شيء ما قالش شيء شيء كبير ولا صغير إن ظهر منه شيء لم يجوز المسح ل لأن حكم مستطر المسح حكم الشيء المستور المسح وحكم من كشف الغسل ولم تأتي الشريعة بالجمع بين المسح والغسل إما تمسح إما تخلع إما تمسح إما إيه, إيه إما تغسل يعني دي مسألة مش متفق عليه مسألة مش متفق عليه وإلا كان صحابة فقراء وكان معظمهم يعني اخفافهم وكانت مخرقة كانت إيه مخرقة فالإنسان يعني لو أن الخف مخرق وخفاكنا دائما لا تسلم لا تسلم من خروق ولا تسلم من سقوب ولا تسلم من هذه الأشياء فلو أن إنسان كان خف مخرق خرق يسير جاز له أن يمس عليه يبقى في خرم في خرمين في سق ب في سقبين يعني مقطوع من قدام من ورا فيه صوبة طلع من الخف أو شيء ما فيش مشكلة ممكن تلاقي لكن لو الإنسان إن ولا يعني صوبة واثنين وثلاثة في بلاكون وفيش شباك وفي مصقط وفي تهوية وبحر وجبل طبعا إخلاص إخلاص ما ينفعش إيه ينفعش يمسح إيه عليه لكن المسألة محل اختلاف مش محل اتفاق لذلك يقول الإمام النووي رحمه الله في كتاب العظيم المجموع فرع في مذاهب العلماء في الخف المخرق خرقا في محل الفرض يمكن متابعة المشي عليه شوف ركز شوف الكلام وشوف قيود العلماء يقول فرع في مذاهب العلماء في الخف المخرق خرقا في محل الفرض يمكن متابعة المشي عليه هو مخرو الشرد مخرو الخف مخرو في محل فرد بس يمكن إيه متابعة المشي عليه يا ترى يجوز المسح عليه ولا يجوز المسح عليه مذهب الشافعية ولا كلا لا قد ذكرنا أن الصحيح الجديد من مذهبنا أنه لا يجوز المسح عليه أنه لا يجوز المسح ده مذهب الشافعية وده اللي هو يعني الراجع عندهم وبيه قال معمر بن راشد وأحمد بن حن مذهب الشافعية والحنابلة أنه إيه لا يجوز وحكى ابن المنذر عن سفين الثوريين ويسحاق ويزيد المهرن وأبي ثور جواز المسح الجميع الخفاء جواز المسح للجميع الخفاء يعني كانت مخرقة أو غير إيه أو غير مخرق وعن الأوزعي الأوزعي اللي هو علامة الشام علامة الشام يقول عن الأوزعي إن ظهرت الطائفة من رجله مسح لخفيه وعلى ما ظهر من رجله إن ظهرت طائفة من رجله مسح لخفيه وعلى ما ظهر من رجله يعني بيأخذ فيها إن هو الخف مخرق فينسح على هذا الشيء المقطوع ويمس على الإيه؟ على الشيء السادر وعن مالك رضي الله عنه إن كان الخرق يسيرا مسح وإن كان كثيرا لم يجوز المسح يبقى على حسن الأغلب فيه إن كان الخرق كثيرا يبقى لا يمسح تب إن كان الخرق يسيرا يقول مسح وعن أبي حنيف وأصحابه إن كان الخرق قدر سلست أصابع لم يجوز المسح وإن كان دونه جائز يبقى أبو حنيف الله بيقدر الخرق اليسير والكسر بثلاث أصابع وطبعاً مفيش دليل على هذا الشيء ليس هناك دليل على هذا الشيء يقول عن الحسن البصري إن ظهر الأكثر من أصابعه لم يجوز كأن الكلام ده كلام جميل كلام منطقي وكلام تدل عليه الشريعة إن ظهر الأكثر من أصابعه لم يجوز كأن معظم القدم هتبقى مكشوفه يبقى لا يجوز طيب الراجح من كلام أهل العلم قال ابن المنذر وبقول الثوري أقول وبقول الثوري أقول الثوري بيقول إيه بالجواز؟ بالإيه بالجواز؟ يعني بالجواز المس على جميع الخفاف، سواء كانت مخرقة وغير مخرقة. قال ابن المنذر طبعاً المنذر من محدثي فقه الشافعي مش فقهه بس لا ده جمع بين الفقه والحديث ولجمع بين الفقه والحديث يكون أمتن يكون أمتن بالإنسان اللي يعني إيه درس أحدهما قال ابن المنذر وبقول الثوري أقول لظاهر إباحة رسول الله صلى الله عليه وسلم المسح الحفين قولا عاما يدخل فيه جميع الخفاف يدخل فيه جميع الخفاف ودختيار شكل الإسلام يعني ابن تيمية وأبو البركات جد شكل الإسلام ده برضه اختيار شخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وده برضه يعني اختيار أبو البركات أو قول أبو البركات رحمة الله على الجن ذا بالنسبة الخف المخرق ذا بالنسبة للخف المخرق يقول شيخ الإسلام ثامية يجوز المسح على الخف الخفاف المخرقة لأن الصحابة كانوا فقراء وكانت معظم خفافهم يعني مخرق كانت معظم الخفاف مخرقة فيجوز في المسح يحلي يبقى الإنسان دائما برضه يأخذ بالاحفظ في مسائل عبادة وإذا كان هناك خرق يسير أو يعني ثقب أو سقين يجز المسا أما إذا كان معظم الرجل مكشوفة معظم الرجل مكشوفة يبقى الإنسان يخلع ويغسل قدمه يخلع ويرغس قدم يقول سترهما أو سترهما للمحل فرد ولو براطهما كان المشي به معف إمكان المشي به معفًا دشرط الكم دشرط الكام, الكام التالي يمكن المشي بهم عرفا لأنه الذي تدعو الحاجة إليه، لأنه الذي تدعو الحاجة إليه، برضه امكان المشي بهم عرفا الخوف رخصة، الخوف رخصة، جاء من باب التسجيل والتيسير، جاءت الشريعة تسهل على الإنسان وتؤسر عليه، فإذا سهالت الشريعة على الإنسان لا يصعب الأمر على نفسه، لا يصعب الأمر على نفسه، مش متاخر إنسان هيلبس بيخوف مثلا من زوجة أو هيلبس بيخوف من حديد. مش متخيل إذا لبقال للعلماء إمكان اللي مشي بهما إيه عرفة إما أن يكون من هذه الأشياء التي ذكرناها إما من جلد وإما من غير وثبوتهما بنفسهما وثبوتهما بنفسهما فإن لم يثبوتا إلا بنعلين كالجوربين ونحوهما مسح عليهما وعلى سير النعلين لمره المغيو أن النبي عليه الصلاة والسلام مسح على الجوربين والنعلين مسح على الجوربين والنعلين ده حديث أقراه أبو داود والترمزي ويعني حسن الشيخ الألباني أو صححه ويعني إن شاء الله نذكر الكلام ونخلص الكلام عن المسح على الخفين ولو بقيت البقية يعني نحب نذكر مسائل مهمة سيما في هذا الأمر في هذا الأمر هو من الأهمية المكان مسألة المسح متعلق من تعرض لمسألة يعني خلاف كبير بين علماء السلف والخلف قديما وحديثا. مسألة المسح النعل هل يجوز المسح النعل ولا لا يجوز المسح على النعل الخوف في سات المحل فر تب النعل ما دون زل النعل ما دون زل يبقى الحذاء اللي إحنا بنلبسه الحذاء اللي إحنا بنلبسه اسمه نعل اللي احنا بنلبسه بتاع بتاع الحمام ايه نعل هل يجوز المسح عليه ولا لا يجوز عليه يعني نرجع هذه المسألة ونأخرها لحد ما نخلص وبعدين لو بقي بقية نتكلم وهي مسألة مهمة وفاخلاف كبير بين أهل العلم ونشوف مزاج أهل العلم المعاصرين زي الشيخ القاسمي زي الشيخ الألباني زي الشيخ ابن تيمية رحمه الله زي الإمام أحمد زي المزني زي الإمام الناوي رحمه الله زي ابن حزم في المحلة إيه نشوف كلام ابن قدامة نشوف كلام العلماء وهل يرى الكلام الحديث الصواب ولا القديم ولا نشوف المسألة نفصلها بعض الشيء بس بعد ما نخلص يقول وسبوتهم بنفسه سبوتهم بنفسهم دي محل نظر ثبوتيه بنفسه طب سلمنا ما ثبتش بنفسه ثبت بشيء ثاني يرو مفيش مشكله مشكلة مشكله فكلمه ثبوتيه يعني فيها نظر يقول فالا لم يثبت الا بنا عليك الجوربين الا بنا عليك يعني هو كانه هيلبس نعلي تحت والجورب والجورب هيلبسه انت عارف الصروفه زي ايه زي الصندل مثلا انسان لبس الجورب الجورب اللي هو الشراب يعني احنا بنسميه ايه شراب لبس اللي, اللي وبعدين اللي بس على الجورب ده صندل الصندل لسيور لسيور، فهيمس على الكل هيمس على الكل. يا ولا ملوس؟ والله إذا كان الصراذ يتجوز إذا كان الصراذ يتجوز، وهيسميه العلماء والفقهاء الجورب المنعل الجورب المنعل. لكن هل يجوز له أن يمس على النعل وحده؟ النعل مستاتر المحل فرد ولكن محل فرد نشوف إن الحذاء بتاعه. هل يجوز الإنسان يمس عليه ولا ملوس؟ يجوز ولا ملوس. يجوز ولا مجسي النعش بتاعنا اللي هو دون الكعبين تحت الكعبين ما وصلش أما إذا وصل ما فاش خلاف لكنه هو دون الكعبين ينفع عمس عليه ولا ينفعش علماء كثيرين يقول يجوز المسح وهنشوف الراجح إيه والراجح عدم جواز المسح عليه وثبوتهم بنفسهما الحديث المغير النبي صلى مسح الجوربين والنعل الشرط الخامس اباحتهم اباحتهم فلا يجوز المسح على المغصوب ونحوه والحرير لرجل لأن نفسه معصية فلا تستباح بالرخص إباحتهم اباحتهم يعني يعني ما يكونش من جلد خنزير من جورب او الخف ما يكونش من جلد ايه الخف عفوا ما يكونش من جلد خنزير اما ما يكونش مسلوب لو كان انسان سرق خف وبعدين ساله اباحتهم فلا يجوز المسح على المغصوب ونحوه والحرير لو إن إنسان لبس خوف من حرير أو ان البطانة تحته من حرير أو إن لبس جورة من حرير الحرير للرجال محرم يبى ما يدوس لكن لهم رأة جائز إمرأة يجوز لها إن تلبس خوف من حرير أو جورة من حرير وتمس عليه بالنسبة للمرأة جائز فيمسح المقيم يقول وطهارة عينهما وطهارة عينهما وعدم وصفهم البشر عدم وصفهم الإيه البشرة طهارة عينهما وعدم وصفهم البشرة فإن فإن, وصف فإن وصفها لم يجز المسح عليه لأنه غير سافر لمحال الفرد أشبه الناعر أشبه إيه الناعر هو عاوز يذكر إيه بيقول طهرت عينهم يعني ما يكونش الخف أو الجورب أو الشيء اللي بيمس عليه النجس طيب طهرت عينه الفحش الإنسان يمس على شيء النجس طب وعدم وصفهم البشر ده الشرط الكام سرعه الأخير عدم وصفهم البشر يعني عدم وصفة من البشرة يعني جلد بشرتك جلد البشرة مظهرش يكون ده ساتر جلد البشرة مظهرش والله الكلام ده صوب خطأ الكلام ده يعني يعني تجمع بين مقدم لا مجمع بين ولا شيء ولكن لو ان هو الشرابات اللي هي بتاعت الحريم بتاعت النساء اللي في لهديته اللي بسموها خفيفة جدا بحيث المرأة تلبس الشراب تبين بشرة القدم اللي منفحش منفحش الإنسان ايه يمسى عليه ده معنى وصفهم البشرة فإن شيء مجرد أنت ما تمسى عليه المية هتنزل فيه المية هتنزل فيه خفيف جدا بحيث ان بشرة القدم تظهر من تحت الخف أو من تحت الجورة يبدو أن مش معنى كده لازم يكون الشراب بتاعك أضيضس بتاع لعيب الكرة وضخين وصفيق لا لا مش معنى الشرابات العادية اللي إحنا بنلبسة يجوز المسح, علي. المسح عليها على الراجح من كلام أهل من كلام أهل العلم لكن سلمنا فيه شراب سميك او جورب سميك جورب سميك بلاش جوره خليه خف خف سميك من جلد والجلد ده شفاف ويظهر البشرة ينفع المسحه الاولى ما ينفعش ينفع المسحه دي ينفع يبقى دي مش معناها وصفهم البشرة ان هو يظهر لون الجلد لا ده معناه ان هو مجرد الإنسان ما يضع ما عليه ين ينزل, ينزل الماء ويتسرب إلى الايه الجورب او إلى الخف لكن سلمنا صنعوا الآن خف سميك وهذا الخف شفاف جلد شفاف يبين تحطه كذا يبين البشر ينفع ولا ينفعش ينفع وده أول المس أول المسح إيه على يقول فيمسح المقيم والعاص بسفره طيب المدة المسح يترى تب إلى مدة المسح المقيم كام والعاص والمسافر كام وي يرى المسح هنحسب الزن المسح هنحسب المسح الزين يا طاره نحسب المسح بعد اللبس ولا بعد الحدث ولا خمس صلوات واليوم وليلة ويطره نحسب اليوم والليلة زين خلي بالك المسألة فيها أربع ثلاث أقوال هنشوف الرقق قال فيمسح المقيم والعاص لسفر والعاصي بسفره لأن سفر المعصية لا تستباح بالرخص من الحدث بعد اللبس يوما وليلة والمساكر ثلاثة أيام بليليهن ده اختياره يقول فيمسح المقيم والعاصي بسفر يبدأ المقيم هيمسح يوم وليم بنص حديث النبي عليه الصلاة والسلام ودخل العاصي زي المقيم لأن المسح على الخف وعلى الجورة رخصة ولا والعزيمة رخصة فالرخص لا تستباح بها لإيه؟ أيوة يقول لأن سفر المعصية لا تستباح بالرخص يبقى سفر المعصية لا تستباح بالرخص يبقى العاص سفر معصية يبقى لا يزيد على مسح إيه؟ مقيم لا يزيد على مسح مقيم اللي هو يوم وليل ده معنى فيمسح المقيم والعاص بسفره يمسح إمتى؟ المقى ده حد صحيح روا الإمام أحمد وقال هذا أجود حديث في المسحة الفضي لأنه في غزوة تبوك آخر غزوة غزها النبي عليه الصلاة والسلام آخر غزوة غزها النبي عليه الصلاة والسلام غزوة تبوك بعد نزول المائدة ولا قبل نزول المائدة بعد بعد نزول مائدة وغزوة تبوك كانت سنة كم؟ تنسعة عشرة سبعة ستة اثنين اختلف الفقهاء غزو التبوكت كان سنة كام؟ قولا واحدا طيب في شهر كان في شهر ايه؟ في شهر ايه؟ غزو التبوكت انت قلت تبوكت سنة تسعة طيب شهر ايه؟ لا احنا في شهر ايه الوقت أيوة حكت في الشهر هذا يب حكت في شهر رجب سنة 9 سنة إيه تسعة طيب النبي صلى الله عليه وسلم توفى سنة كم أظن ده يعني أنا... النبي صلى توفى سنة كام توفى النبي صلى الله عليه وسلم سنة 11 يبقى آخر غزوة النبي صلى الله عليه وسلم وتوفى عليه ستوصلان. طيب يبقى كون هذا الأمر يعني محكم وليس منسوخ محكم وليس منسوخ المقيم يمسح يوم وليل المسافر ثلاثة تمبر ليه ثلاثة بس الخلاف بين أهل العلم هنبدأ المسح يمته هنبدأ المسح ده الخلاف العلم هنا بيقول اختياره من الحدث بعد اللبس وهنمشي معاه يعني مش تفرق معنا كتير هنمشي معاه من الحدث بعد اللبس يوماً وليلة يعني من الحدث بعد اللبس ركز معكنا لو أن الإنسان توضأ في صلاة الإيه المغرب طيب غلا في صلاة الظهر إنسان توضى وكان مش لبس خفين ولا شيء وبعدين توضى وغسل أعضاء الوضوء وكمل وغسل جميع أعضاء الوضوء وبعدين لبس الخف لبسوا إمتى الظهر صلى بي الظهر والعصر والمغرب راعي إن صلى الطهارة مائية لم يحدث لبس الظهر صلى الظهر والعصر والمغرب وجاء في صلاة العشاء بأحدث جاء في صلاة العشاء بأحدث يترى يبدأ يعد على نفسه من أول لبسة من أول لبس ولا من أول حدث بعد اللبس وضحت كنا الأول عشان بس واحدة وحدة عشان ما تلغباش يبه هو توضأ كترجله مكشوف توضأ وضوء كامل ولبس الخف في صلاة الظهر فصل به الظهر والعصر والمغرب كان باقي على وضوء باقي عليه متماسك وباقي على وضوء ما أحدث ولا شيء أو كان بجدد وضوء أو كان بجدد, إيه؟ بجدد وضوء بس ما أحدث لم يحدث داعا ولكن بدأ يحدث في صلاة الإيه؟ العشاء فترى يبدأ المسح يعد على نفسه يوم وليلة هنحسبهم من أول صلاة الظهر ولا من أول صلاة العشاء ها ماشي يب يبدأ يعده على نفسه إمتى داخله بين أهل العلم اختياره هنا من إمتى اختياره من الحدث من الحدث يعني من العشاء من إيه من العشاء وده الراجع وده الأقرب لقول النبي صلى الله عليه وسلم يمسح يمسح يبى على نفسه من أول إيه مسح من أول مسح هو هيدا يتوضأ لصلاة العشاء وإيه ويمسح يمسح يبى داخل حتى يوم إمتى يخلعني ها قبل العشاء قبل الايه قبل العشاء يخلع قبل العشاء في صلاة الايه في صلاة المغرب اليوم الليدة وده فهم الصحابة فهم عمر رضي الله عنه وفهم الصحابة باليوم الليدة كأنهم بيعدوم يعني ايه كخمس صلوات او شيء ده فهم الصحابة وده الراجح فيه وده الراجح فيه يقول فلو مسح في الصفر ثم أقام أو في الحضر ثم صافر أو شك في بتاء المسح لم يزد على مسح مقيم يعني هو عاوز يقول إيه يقول الإنسان بيبنى على اليقين بيبنى على اليقين في كل شيء لو مسح في السفر ثم أخاف إنسان كان مسافر وبدأ له عدم السفر وبعد الرجع يب حكم العلم مقيم ولا مسافر يب لا يزد على إيه على مسح مقيم لا يزد على مسح مقيم يب يمسح يوم إيه يوم والليل طيب أو في الحضر ثم صاف عكسه في الحضر ثم صافر إنسان كان حاضر وبعدين بدأ له صفر قال لك إيه بدأ له صفر حصل له ظرف طريق فقال لك إيه أسافر هو هنا اختار أنه لو في الحضر ثم صافر برضه غلب بني بالإيه الأقل اللي هو الإيه اللي هو يوم وليلة يوم إيه المقيم لكن مش هنوفق على هذه المسألة لأنه الآن الآن مآله ما مسافر ولا حاضر ده حاله مآله ما مسافر يبقى طالما مسافر هناخد لحكم الايه المسافر بداله تيام الايه باليهم طيب او شك في ابتداء المسح دي اللي هنوافق عليه دي هنوافق عليه هي ايه هي المسائل الاولى يبقى شاك في ابتداء المسح مش عارف هو مسح امتى يا ترى مسح من الظهر ولا مسح من عصر يبقى شك في ابتداء المسح من الظهر ولا من العصر من المغرب ولا من العشاء من الفجر ولا من العشاء شك يبقى يعمل ايه يقول لم يزد على مسح المقيم يبا المدة الأقل. المدة الأقل بحيث أنه يكون فين مسح مقيم يوم ويلين لأنه اليقين الأقل اللي هو اليقين لأنه اليقين وما زاد لم يتحقق شرط وما زاد لم يتحقق شرط قال ويجب مسح أكثر أعلى الخف ولا يجزئ مسح أسفله وعاقبه ولا يسهل أما أمسح أمسح إزاي يطرى أمسح العاقب ولا أمسح الكعب ولا أمسح الظهر الخف ولا أمسح الاثنين كده إذا بعض الاخوة يعمل حط يديه فوق وحط يديه تحت واسحبهم الاثنين لفوق يطرق يعمل ايه يقول يجب مسح أكثر أعلى الخف فيضع يده على مقدمه ثم يمسح إلى ساق هكذا ثم يمسح ايه كأن الخفة كأن الخفة القدم هاي يبقى أضع يدي هكذا وامرها هكذا ماشي ده الايه ده المسح الصواب لحديث المغرب بن الشعبة يقول ولا يجزي مسح أسفله وعقبه لوسن ولا يجزي مسح أسفله وعقبه لوسن كأن إنسان لولا بيمسح الأعلى مسح العقب والأسفل يقول لا يجزي لوسن لا يجزي له يقول علي بن أبي طالب لو كان دينه بالراء لكان أسفل الخوف أسفل الخوف أول بيمسحه الأعلى لقد دريت من النبي صلى الله عليه وسلم يمس عليه على ظهر خوفه على ظهر خوفه يبدلش بالراء ولا الدين بالأفكار ولا بالمخمخة ولا بالأراء لا الدين بالإيه بالشرع الدين قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه ده الدين فعليه ابن أبي طالب يقول لو كان الدين بالرأب يبقى القدم من تحت التسخ ويصيبها الأثربة والوسخ والقذرات والنجاسات يبقى كحكمة من حكمة بالعقل يبقى اللي تحت أولى بالمسح وليس إلى تحت عشان تزيل اللي إيه القزارة والوساخ اللي عليه والنجاسات والقذرات لكن رأيته النبي صلى الله عليه وسلم يمسح إيه على أعلى الخف أو ظهر الخف يب يجب مسح أكثر أعلى الخف ولا يجزئ مسح أسفله وعاقبه ولا يسلم ولا يسلم دها حديث رأب داود وحسن الشيخ الألباني رحمه الله. <تصفيق> بعض أهل العلم يقول يعني استحب مسح أسفل الخف استحب مسح أسفل الخوف زي الشوكان وغيره بس ما فيش دليل، مفيش دليل على هذا اليل يقول ومتى حصل ما يوجب الغسل؟ أو ظهر بعض محي الفرق؟ أو انقضت المدة بطل الوضوء؟ مبطلات المسحين؟ مفتلات المسحة الخفين يقول ومتى حصل ما يوجب الغسل إيه اللي يوجب الغسل إنسان جامع أهله أو احتلم أو, إيه؟ أو احتلم متى حصل ما يجب الغسل بطل الوضوء حديث صفوان ابن عسى قال كان النبي عليه الصلاة والسلام يأمرنا إذا كنا سفرا ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام وليهن إلا من جناب روه الإمام أحمد والنسائي والتلميذ الصحاح وحسنهن الشيخ الألباني رحمه الله. إب متى حصل ما يجب الغسل؟ بطل الوضوء لو أن إنسان كان يلبس الحف في صلاة الظهر إب ومسح عليه في صلاة الظهر إب يجوز له أن مدة المسح إلى قابل إلى إيه إلى قابل إلى ظهر قابل إلى ظهر قابل يعني قبل الظهر طيب هو في الفترة أجنب نام في أجنب. أو نام بالخوف فجمع أهله يبا ينفع يكمل المدة ولا يخلع وجوب لابد أن يخلع يبا متى حصل ما يوجب الغسل بطل الوضوء يبا ده أول مبطل للمسح وهو الجناب وهو الجناب سواء كانت الجناب عن احتلام أو انزال أو يعني جماع الشيء الثاني اللي بذكره أو ظهر بعض ما الفرض أو ظهر إيه بعض ما الفرض بطل الوضوء فاكر من شوية ذكرنا ايه الخفل ايه المخرق هنا بيقول او ظهر بعض محل الفرض بطل الوضوء ونزع احد الخفين كنزعهم في قول اكثر اهل العلم قاله في الشرح مسألة الخروق الخف المخرق تكلمنا عليه وذكرنا كلام النوى وكلام يعني اختيار شيخ الإسلام رحمه الله وقلنا أن الراجح أن يخفص حبكة مخرقة فيجوز المسح طالما أن الخرق لم يتفحش. يعني الخرق كان يسير لم يتفحش. يبى ظهر بعض محيل الفرد مش نوفق على المسألة دي مش نوفق عليه على المسألة دي يبى يطرى إذا ظهر بعض محيل الفرد يخلع الإنسان ولا لا يخلع على مذهب الحنب لا يخلع يقول ونزع أحد الخفين كنزعهما في قول أكثر أهل العلم بيقول رحم الله الشيخ مرعي أو ظهر بعض محيل الفرد بطل الوضوء ونزع أحد الخفين كنزعهما في قول أكثر أهلا يعني. يعني الصورة إيه الصورة لو أن الإنسان توضى ولبس, ولبس الخفين بعدما توضى ولبس الخفين أحدث أحلس أحلس وليكن مثل لبس الخفين في صلاة الظهر توضى كات مكشوفة فغسل الأعضاء وغسل الخفين غسل أعضاء ومسح الخفين. عفوا غسل جميع الأعضاء ولبس الخفين وصلى صلاة الظهر وبدأ يمسح في صلاة العصر. بدأ يمسح في العصر بعد بعدما مسح أحدث في صلاة العصر ومسح الخفين بدأ له أن يخلع الخفين وأن يصلي بالقدمين مكشوفتين. الحكم الحكماء وضوء صحيح ولا وضوء باطئ. على المذهب هنا وضوء ايه باطل ونزع أحد الخفين كنزع اي احدهما لا المذهب ان الوضوء يكون باطل يبقى الصورة يا لو أن الإنسان لبس الخف مسألة يعني يعني بيسال فيها كثير من الناس لبس الخف وبعد ما لبس الخف بعد ما مسح عليه بس مسح عن حدث ولا مسح عن طهره مسحا حدث مهمة وركز فيها لو أن الإنسان توضى وكانت القدم مكشوفه وتوضا وغسل قدميه وبعد ذلك لبس الحفين وصل صلاه الظهر وباقي على ايه على وضوء وجاء لصلاه العصر وهو باقي على وضوء لم يحدث وخلع الحفلين وصل يجوز لم يجوز لم اتفاق اتفاق ما فيش خلاف عشان ت... يعني تستوعب الص... من الخلاف في إيه؟ الخلاف ده هو خلع الخفين بعد المسح بعد ما أحدث ومسح فهمت الصوره دي الايه اللي, إيه؟ اللي عشان ما يختارش عليك الايه المسالتين المسألة الأولى ما خلاف المساله الثانيه ان هو توضى ولبس الخفين وأحدث ومسح الخفين وصلى صلاة أو صلاتين ثم بعد ما مسح الخفين عن حدث بدا له أن يخلع الخفين دخل المسجد يعني وجد إن فيه مكت أو فيه يعني إشياء أو الجو حر فبدله أن يخلع الخف ويصلي ويعني بدون الخفين هل يطل صلاة صحيحة ولا صلاة باطلة على المذهب هنا يقول إيه إن الوضوء بطل الوضوء بطل ولا بد أن يتوضأ مرة إيه ثانية نشوف كده في عجالة مزاهب أهل العلم في هذه المسألة والراجح فيه إيه يقول إمام النووي رحمه الله وهو شفعي المذهب يقول فرع في مذاهب العلماء في من خلع كفيه أو انقضت مدته وهو على طهرة المسح في من خلع كفيه أو انقضت مدته طيب قبل أن نذكر برضو كلام الإمام النووي رحمه الله نذكر اللي بعدها لأنه متعلقة به يقول الشيخ مرعي في الكتاب عندكم أو ظهر بعض محل الفرد بطل الوضوء أو انقضت المدة بطل الوضوء أو انقضت المدة بطل الوضوء يعني أنت كان المفترض تخلع الخفين في صلح الضهر لا ما خلعتهمش صلت به كمان العصر المدة انقضت يطل الحكم ايه والذي بطل الوضوء نشوف كلام الإمام النور رحمه الله يقول فرع في مذهب العلماء في من خلع قفينهم أو انقضت مدته وهو على طهرة المسح هو على طهرة المسح يقول مذهبنا نحن معشر الشفعية أصا قولهم قولهم أصحوهما في غسل قدمين أصحوهما في غسل قدمين خلاص هو خلع يبي يغسل قدميه ويصلي وصلاته صحيحة القول الثاني يجب الاستناف رضو يجب الاستناف رضو يعني إيه؟ يعيد رضو مرة ثانية والعلماء أربعة مزه والعلماء أربعة مزه أحدها يكفيه غسل القدمين يافيه غسل قدمين ودراجع عند الاه الشافعي إنه خلع الخوفين ما يستأنفش لوض من جديد ولكن يغسل الاه يغسل القدمين وخلاص وبيقال عطا وعلى والأسود وحكي عن نخعي ومذهب أبي حنيف وأصحابه والثوري وأبي ثور والمزني وروية على الإمام أحمد رحمه الله الرواة الثانية على الإمام أحمد إن هو يافيه يافيه غسل القدمين طالما إنه خلع والمد قريبة يكفيه غسل القدمين ولا يستأنفش لوض مرة ثانية ده القول الأول القول الثاني يلزم استئناف الوضوء يعني لابد أن يعد الوضوء مرة وبه قال المكحول والنخعي والزهري وابن أبي ليلى والأوزاعي والحسن بن صالح هو أصحل روايتين على الإمام اللي واختره ايه اخترى الشيخ مين الشيخ مرا الشيخ مراع ليس عندكم في الكتاب وبه قال وهو أصحل روايتين على الإمام أحمد رحمه الله إنه يلزم استئناف الوضوء يعني يعيد الوضوء مرة سنة القول الثالث إن غسل الرجلي عاقب النزع كفاء إن غسل العاقب النزع كفاء وينأخر حتى ظل الفصل استأنف الوضوء وده كلام الإمام مالك والليه ابنه ابن سعد فقيه مصر فقيه مصر يعني عاوز يقول لو أن الإنسان خلع النعل خلع الحفيف وبعد الخلع مباشرة غسل القدمين بما مفيش فترة طويلة الوضوء صحيح لو طال الفصل يجب عليه أن يستانف الايه الوضوء ده القول السادس القول الرابع والأخير لا شيء عليه لا غسل القدمين ولا غيره بل طهارته صحيحة يصلي بها ما لم يحدث كما لو لم يخلع كما إيه؟ كما لو لم يخلع ده القول الرابع لا شيء عليه يعني يصلي وهو مكشوف الايه القدم لا يغسل ولا يستانف الوضوء ولا شيء لا شيء عليه، لا غسل القدمين ولا غيره، بل قهرته صحيحة، يصلي بها ما لم يحدث كما لو كما لو لم يخلع، وهذا المذهب حكاه ابن المنزج عن حسن البصرين وقتاد وسليمان بن حرب وده اختيار ابن المنذر نفسه، اختيار ابن المنذر، وده اختيار الشيخ الإسلام تيميه رحمه الله، دا اختيار الشيخ الإسلام تيمي رحمه الله، ودا اللي اختيار الإمام النووي رحمه الله. يقول وهو المختر الأقوى والمختر ليه الأقوى؟ يعني الإمام النووي نفسه شافعي خلف مذهبه مذهبه إيه غسل إيه مذهب الشافعية الراجع قولين القول رجع عندهم غسل إيه غسل القدمين كأن الإمام النووي معني ما موافقوش هذا الكلام، ما عجبوش هذا الكلام، فقال المختار الأقوى أنه لا غسل ولا شيء عليه، لا غسل ولا شيء عليه، ودا كلام يعني ابن المنذر أو اختيار والحص البصر وقتاده وسليمان بن حرب واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وده اختيار برضه الإمام النووي شافعي المذهب يقول وهو المختار الأقوى، وهو المختار الإيه؟ الأقوى؟ واحتج له بأن طهارته صحيحة فلا تبطل بالحدث كالوضوء هو ما أحدث هو خلع وما ما أحدث لبه طهارته, طهارته صحيحة وده كلام يعني شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله حيث قال ولا يمتقد وضوء الماسح على الخف والعمامه بنزعهم ولا يمتقد وضوء الماسح على الخف والعمامة بنزعهم ولا يجب عليه مسح رأسه ولا غسل قدميه وماذا الحس البصري وبيقص المسألة, المسألة إيه؟ على الشعر والزفر يقول لو أن إنسان مسح على رأسه ثم حلق شعره أو غسل يديه ثم قص أظفاره هل بذلك يكون ينتقد وضوءه بإنسان مسح على الرأس توضأ مسح على الرأس وبعدين ذهب إلى الحلاق وإيه حلق شعره هل ينتقد وضوءه قال لا أنتقد وضوء كذلك لو أن إنسان غسل يديه ثم قلما أظفره هل يجب عليه أن يعادل الضوء مرة سنية؟ ده شيخ الإسلام قاس وده كلام جيد وجميل يقول كإزالة الشعر المنسوع على الصحيح من مذهب الإمام أحمد وهو قول الجمهور وده الراجح من حيث الدليل الراجح من حيث الدليل لكن كما ذكرنا يعني طرما المسألة عبادية فا خلاف إب الإنسان دائما في مسائل الخلاف يقفز بالأحبط إذا كانت في مسألة عباد إذا كانت في مسألة عباد فالإنسان لو بدا له خلع القدمين إما يستأنف الضوء او على مذهب الشافعيه يغسل ايه يغسل قدميه ويكتفي بذلك يغسل قدميه ويكتفي بذلك وبعدين قال فصل وصاحب صاحب الجبيرة دي نخليها بعد الايه السر ان شاء الله ولا نكتفي على كده نكمل ولا نكتفي رأي راي الجماهير شوفوا الايه الاربع الاول هنبدأ مالكيه شافعيه احنا نكمل ولا ن... طيب نكمل بعد عشان إن شاء الله بعد المغرب بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني الأسئلة أي سؤال خليه في الآخر إن شاء الله اللي عنده سؤال يكتبه فرق يعني فبالش الأسئلة اللي هي مباشرة بيت. سؤال أي حد عنده سؤال يكتبه فرقه في آخر الدرس كما تعود بيقول الشيخ مرعي رحمه الله وصاحب الجبيرة إن وضعها على طهارة ولم تتجاوز محل الحاجة غسل الصحيح ومسح عليها بالماء وأجزاء وإلا وجب مع الغسل أن يتمم لها ولا مسح ملامطوض على طهارة وتتجاوز المحل فيغسل ويمسح ويتم. قال وصح الجبير إذا انتقل لشيء ثاني اسمه لي الجبائر العصائب الفائف الإنسان مريض مجبر إيده كسرت مجبسها مجبر ريدله إنسان مجروح. لف على إيده خروق أو لفائف أو شاش أو وضع عليها كريم أو مرهم أو شيء يترى الحكم يكون فيها يقول وصاحب الجبيرة وصاحب الجبيرة إن وضعها على طهارة ولم تتجاوز محال الحاجة هو الجرح أو الكسر وما حوله مما يحتاج إلى شده غسل الصحيح ومس عليها بالماء وأجزئ اختيروا هنا أن الإنسان لابد إذا وضع جبيرة أن يتوضأ لها قبل وضعه أن يتوضأ لها قبل وضعه فإذا وضع جبيرة وكان متوضئا قبل ذلك يجوز له أن يمسى عليه يغسر الصحيح ويمس عليها ويجزئه هذا الشيء طيب ما عملش هذا الشيء يطر الحكم إيه يقول وإلا وجب عن الغس أن لا لابد أن يتام له. يعني يكون الإنسان انكسر وجبر إيده والله انكسر. ولا يتأمم ولا شيء. طيب المسألة الثانية إنسان انكسر انكسر. فقبل أن يتوضأ بعد الكسر جبر يده جبر يده أو وضع عليها شاش أو شيء. ولم يتوضأ. ثم أحدث بعد ذلك وأراد أن يصل ماذا يفعل؟ يقول لابد بد أن يتأمم يتأمم يا عنيل الجرح المكان المقصور. يقول وإلا وجمع مع الغسل أن يتأمم له أن يتأمم لها. ولا مسح ما لم توضع على طهاره طالما ما على طهاره يبقى من فحش يمسح وده اختياره هنا ومش هنوافقه على هذا الشيء يقول صاحب الجبيرة ان وضعها على طهار. يبقى اختياره وشرطه ان لابد الجبيرة توضع عليه على طهاره كانه بيقص الجبيرة والعمامه على ايه على الخف الخف من شرط لابد ان يوضع على ايه على طهاره كانه بيقص الجبيرة والخف على الإيه على الجبيرة والعمائم على الخف. قال وصحب الجذير أن وضعها على طهار ولم تتجاوز محل الحاج. ولم تتجاوز محل الحاج يعني إيه الكسر كان في المكان ده مثلا فعلى كلامه لا يجوز أن يزيد. فيأخذ من هذا المكان إلى هذا المكان. ده معناها ولم تتجاوز محل الحاج وهو الجرح أو الكسر وما حوله مما يحتاج إلى شد. بس الكلام ده كلام الطبيب مش كلام فقهي. الفقهي مش هيحطهن ومش نأخذ بكلام الفقه فيه هناخد بكلام الطبيب لأن الطبيب هو أهل الذكر. فسألوا أهل الذكر إن كنتم ولا تعلمون أهل الذكر في كل فن أهل الذكر في كل فن. هم أهل الزكر في بأهل الزكر في الهندسة المهندسين نسألهم في الزراعة توع الزراعة نسألهم في العلم الدنيا ونسألهم بأهل الزكر في العلوم الشرعيين نسأل العلماء أما إن يكون الإنسان يعني يكسر أو ينكسر وبعد ذلك يأمر الطبيب يقول له لا تجعل هذا الكسر وهذا الجبر يتجاوز محل الحاجة طب لو إذا حصل فاغر غيرنا بعد كده هيحصل إيه؟ ممكن ترفع قضية يعني قضية على الطبيب وادخله إيه؟ استيجن يبقى هو اللي قرر هو اللي يحدد إن ده مش كلامك إنته ولا كلام فقيه ولكن هو اللي قرر يبقى مسألة ما لم تتجاوز محل الحاجة المسألة دي ترجع للطبيب مش رجع للإيه؟ مش رجع للفقه غسل الصحيح ومس عليه بالماء وأجزاء لحدث صاحب الشجه إنما كان فيه أن يتأمم ويعبض أو يعصب على جرح خرقة ويمسى عليها ويغسل سير جسده الحديث ده بنفس اللفظ ده حديث ضعيف حديث ايه؟ ضعيف لكن القصة نفسها صحيح. قصة نبأ صحيحة إن في صحاب من الصحابة يعني كان مع الصحابة واحتلم في ليلة من الليالي وكانت ليلة شديدة البرودة فأصابه حجر أصابه حجر في رأسه فشجه فشد كأنه يعني هشم رأسه وشده في رأسه فسال الدم وسأل الصحاب بعد ما هل تريدون لي رخصة أن أتأمل قالوا له لا نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء فغتسلف مات ساء الناس لم يكنوا فقهاء ولا علماء فقفتوا وهذه الفتوى تسببت فيه في موته يشوف الفتوى الخطأ بتعمل ايه يشوف كل إنسان لابد أن يحفظ نسانه يحفظ لا تقحم نفسك فيما لا تدري إذا سئلت عن ما لا تدري فقل لا أدري مش عيب ولا خطأ ولا شيء ولا تكثفش ما تضيعش نفسك شيء الناس الناس يقولوا ايه مش عارف إزاي في المجلس دوم يكونش عارف يقول لجلوب يقولوا ما يقولوا لكن أهم شيء أنت هتقول إيه أمام الله عز وجل يبقى أنت عارف الإجابة تريب لما عندك من العلم لأنك تسأل أمام الله عز وجل يوقفك ويسألك عن كل مسألة أفتيت فيه ما دليلك؟ ما دليلك؟ يبقى أهم شيء تحضر جوابك أمام الله عز وجل قد تفتي خطأ ولكن أنت على حسب الأدلة التي أمامك على حسب ما درست وتعلمت قد تفتي فأنت مأجور ولكن بدون علم تفتي زي ما تطلح كده زي معظم إخواننا يُفتي في المسائل ومسائل عظيم. يعني مسألة الطلاق الحمد لله إحنا درسينها وووأهضمين مسألة الطلاق وسنة واثنين وكتاب واثنين وثلاثة الحمد لله مسألة وما زالك مبتفتيش. حببش نفتي مسألة الطلاق هو نحيل مش معناه بنبتفتيش فعلا عن جهل لا ما بحبش نفتي فيه. مسائل أخرى ما نحبش نفتي فيه. يبقى الإنسان نحيل توحيل وريح نفسه. ولكن فكيف بالإنسان اللي هو لا درس ولا شيء ومع ذلك يقحم نفسه في مسائل يعني مهلكة في مسائل مهلكة. يبا هذا الرجل لما يعني استفت وكان في وسط غير فقهاء ولا علماء فقالوا لا نرد لك رحصا فاغتسل فمات فلما بلغ الأمر النبي وسلم عضب وقال قتلوه قتلهم الله هل لا سألوا إذ لم يعلموا فإنما شفاء العيس ده الحديث ده يدلنا ويحصنا ويرشدنا على أننا لا نقحم أنفسنا فيما لا ندري الملائكة قول ندري الصحابة قول ندري العلماء الأفاضل المجتهدون قول ندري يبا أنت مش هتكون أفضل من هؤلاء يبا إذا سئلت عما لا تدري فقل لا أدري وإذا كانت المسألة مشكلة عليك فأحل إلى غيرك أحل المسألة إلى غيرك وقل لا أدري كان الصحابة وفيهم أفاضل الصحابة عبد الله بن مسعود، وعبد الله بن عباس عبد الله بن عمر كانوا إذا سؤل عن مسألة صغيرة سؤل ابن عباس عن مسألة يجمع لك كبر الصحاب فيقول فيقولون يا ابن عباس اتق الله فإنها مسألة هينة فقل اتق الله أنت ليس في دين الله أمر هين ويجمع لك كبر الصحاب وإذا سؤل الإنسان أو الصحابي عن مسألة يحيل إلا, أخيه يحيل إلا أخيه حتى تعود إليه فيتعين عليه الجوفة في وجيد القصة نفسها صحيح النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما كان في أن يتيمم لحد هنا الحديث صحيح أما يعصب أو يعضب على جرحه خرق ويمس عليها ده حديث إيه يعني لم يصح أو هذا الجزء قال غسل الصحيح ومسح عليها بما وأجزء يبى إنسان لو هو متجبر يعمل إيه والله لو وضعه لطهارة يبى خرج من خلاف العلماء إن أكثر أهل العلم باشترت الطهر باشترت الطهر حتى في الجبير يبى يتطهر لكن طبعا يعني صعبة صعبة إنسان عمل مكسور وعمل آه الهون هالرفين وهذا الدكتور يقول لا لازم تتطهر الأول لازم تط مشقة مشقة وعناء لذلك لزلك كلام الإمام أحمد كلام جيد وجميل فيها اللي نشوفه الآن يعني يقول يعني على هذه المسألة لو أن الإنسان توضأ قبل أن يتجبر أو يجبر يعني يده يجوز له بعد ذلك أن يمسح إيه يتوضى ويغسل الصحيح ويمسع عليه وإلا وجب مع الغسل أن يتام يعني هو ما توضأش ما تطهرش وضع الجبير على غير طهار يعمل إيه يقول يتام يب يتامم أولا إذا أراد أن, إيه؟ أن يتوض يتامم ثم يتوضأ ويغسل إيه ويغسل الصحيح يقول وإلا وجب مع الغسل أن يتامم له إذا كان يتضرر بنزعه ولا مسحم لم تضع على طهاره يعني طالما أنت ما على طهاره ما تمسحش ما تمسح قال وتجاوز محل الحاجة او وتجاوز المحل فيغسل يعني المكان او الكسر تجاوز المحل تجاوز المنطقة فيقول لا إيه لا يمسح بل يغسل فيغسل الصحيح ويمسح ويتم يغسل الصحيح ويمسح ويتم كان الشيخ خد فيها كلها ده لو فعل ذلك اتفاقاً من أهل العلم يبقى إيه صحيح اتفاق من أهل العلم إن هو يجمع التامم والغسل والإيه والمسح والغسل والمسح قال ويمسح ويتيمم خروجه من الخلاف كنا المسألة مسألة خلافية فخروجه من الخلاف ان هو يتيمم لها وبعدين يغسل الصحيح ويمسح على الإيه على الجزء المصاب وعن أحمد رحمه الله قال لا يشترط تقدم الطهر له لحد صاحب الشج لأنه لم يذكر الطهار ده كلام جيد وجميل فعلا ده الراجح لا يشترط لايه الطهار يبالإنسان يتجبر يتجبس يحط شاش يحط شيء يحط مراهم يحط لا يشترط الطهارة له قبل ذلك ويحتمل أن يشترط التيمم عند العجز طبعا يحتمل ذكره محل إيه؟ احتمال ده محل نظر لأنه, لأنه فيه إنما كان يكفي أن, أن يتيمم ويعصب على جرحه ثم يمس عليه ومثلها دواء الصق على الجرح يعني مثل جيريره بيقص على جبيره ايه دواء الصق على الجرح انسان مجروح والجرح ممكن هو ما يكسهوش. ممكن ما يكسيش الايه الجرح لا يضع على شاش ولا لف ولا ش... ولكن ممكن ايه يحط عليه مراهم أو شيء ولو حط عليه ميه ممكن تؤذيه ولو حط عليه شاش أو دبس ممكن يؤذيه يبقى يعمل ايه يقول مثلها دواء ألسق على الجرح دواء انصق على الجرح ونحوه فخاف من نزعه نص عليه قد روى الأسرم عن ابن عمر أنه خرج بإجهام قرحة فألقمها مرارة فكان يتوضى عليه فكان يتوضى عليه وقال ملك في الظفر يسقط يكسوه مستقى الإنسان ضفر الإنسان يسقط يكسوه مرهم يكسوه شيء ويمسح إيه ويمسح عليه ده بالنسبة للإنسان إذ مجروحة أو إنسان ربنا عرفنا وإياكم المسلمين محروق مثلا إذ محروق أو شيء يبقى ممكن نحط عليه مرهم يحط عليه كريم يحط عليه كريم, كريم الحريق وبعدين يمسى عليه إن استطاع ولا يعني يزيل ما عليه ذكر لنا فروق فروق بعد ذلك بين الجبيرة والخف قال وتفرق الجبيرة الخفة في سلسة أشياء وتفارق الجبيرة الخف في ثلاثة أشياء فرق بين الخف والجبيرة يا ترى الخف عرف شروطه طب الجبيرة قالوا وتفارق الجبيرة الخف في ثلاثة أشياء اولا وجوب مسح جميعيه وجوب مسح جميع الايه الجبيرة الخف يمسح اعلاه يمسح ايه اعلاه دون اسفله يبقى الجبيرة تمسح كله وكون مسحها موقت وكون مسحهر يوقع بمعنى إن إنسان وضع جبيرة والطبيب قال له شهر يعني يحل هذا الجبس أو العصبة اللي عليه بعد إيه شهر أو شهرين يبقى يطر الحكم إيه؟ لا يوقع على حسب شهر شهرين ثلاثة سنة على حسب أما يشفى يبقى الإنسان يظل يمسى عليها إلى أن يشفى يبقى لا يوقع لوقت المس بخلاف الخوف ثلاثة أيام يوم وليه المقيم وثلاثة وليه لهم لإهل المسائل الأمر الثالث الفرق الثالث بين الخف والجبيرة قال جوازه في الطرى الكبرى جوازه في الطرى الكبرى ذا كلام ابن القدام رحمه الله ماشي في المغني وفي الكاف ده جوازه في الطرى الكبرى بمعنى أن من نواقد المسحة الخفين الجناب الايه الجناب طب لو أن إنسان جبر يده أو وضع عليه لفائف أو شيء ثم أجنب أو احتلم يا طرى الحكم إيه نلزمه بأن يحل هذا الجبيرة هذه الجبرة لا نلزمه يبي يجوز تمس عليه في الطرة الصورة الايه في الطرة الصورة والطارة الكوف يعني بذلك نكون انتهينا باختصار عن مسألة المسح الكفين وباقي لنا مسألة أو مسألتان من المسائل مهمة يعني وقدر الله وما شاء فعل إني النهاردة يعني ايه على أرض الله عز وجل أن نعطاه لكم يعني وإلا لو كنا زي كل مرة ما كتوش إيه خدتوه أي برضو مسألة مسألة مهمة اللي هي فيها خلاف كبير بين العلماء السلف والخلف أو مسألتين والمسألة الأولى وهي هل يجوز المسح النعش هل يجوز المسح النعش المسألة الثانية هل اشترط أن يكون الخف من جلد أو يجوز أن يمسح على إن جوارب واللفائف والعصيب ونحوها بالمسائل الأولى هل يجوز المسحة النعج المسألة الثانية هل يشترط جنس الجلوت لابد عشان أمسع الحف يقول من جنت ولا يطرأ أي ساتر لمحل الفرد يجوز أمسع عليه نشوف المسألة الأولى ونشوف الكلام أهل علم فيها يعني بشيء من التفصيل جاء حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام رواه إمام أبو داود رحمه الله في سننه. أبو داود في سننه وحسنه الشيخ الألباني رحمه الله وهو حديث المغير بن شعبة قال أبو داود بسنده حدثنا عثمان بن أبي شيبة عن وكيع عن سفين الثورين عن أبي قيس الأودي هو عبد الرحمن بن ثوران عن هزيل بن شرحبيل عن المغير بن شعبة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم توضى ومسح على الجوربين عليه توضى ومسح على الجوربين والنعلين المعروف النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على ايه على الخفين الخفين حديث المغرب نشبه بهذا الاسناد هذا الاسناد بيقول توضى النبي صلى الله عليه وسلم مسح الجورب اللي هو ايه الجورب اللي هو معدل الجلد، معدل إلا فائف، الشراب اللي إحنا بنلبسه، اسمه جورب، إلا فائف، الخروق اللي تكون على إيه، على ال القدم، لاسم إيه، لاسم جورب، اللي من قماش، يعني اللي من قماش، أو من شعر، أو من صوف، يا طرأ الحكم ايه الحديث بيقول توضأ النبي صلى الله عليه وسلم ومسح الجورابين وان على كل علماء الحديث نقاد علماء الحديث ضعفوا هذا الحديث، ضعفوه مش من جهات السنة، ضعفوه من جهات المات، كم جاز؟ الأحاديث اللي وردت في البخار وغيره ان النبي صلى الله عليه وسلم على إيه؟ على الخفين على الخفين جاب منين جابر بن المغيرة بن شعبة توضأ مسح على جورابين وأن علي مجلس هذا الشيء وعلماء الحديث كلهم يعني نقد الحديث ضعف هذا الحديث الشيخ ابن حسن الشيخ ابن الشيخ الإسلام رحمه الله خد بي الشيخ القاسمي خد خد وطبعا يعني هؤلاء قالوا بجواز المسح على قالوا بجواز المسح على على إن علينا سواء الشيخ الألباني رحمه الله أو الشيخ القاسمي في الرسالة بتاعته بعضكم عليه ف أو يعني وجر هؤلاء على هذا الكلام شيخ الإسلام رحمه الله الذي جر يعني العلماء المتأخرين على هذا الكلام شيخ الإسلام رحمه الله النبي يقول أيضا له قول يفهم له بجاوز المسحة عليه على إن علينا نشوف الحديث وهل لا ترى عشان الشيخ الألباني صحح الحديث يب يعمل بهذا ولا نشوف كلام أهل العلم فيها أبو داود بعد مروا الحديث قال إيه قال كان عبد الرحمن بن مهدي لا يحدس بازل الحديث كان عبد الرحمن بن مهدي لا يحدث بازل الحديث ليه عبد الرحمن بن مهدي إذا علم من العلماء نقض الحديث كان لا يحدس بازل الحديث يقول أبو داود لأن المعروفة عن المغيرة أن النبي عليه الصلاة والسلام مسح الحفيف مسح الإعرافين للجوربين وللإيه وللناعلم قال أبو داود وروى هذا أيضا عن أبي موسى، هذا أيضاً عن أبي موسى الأشعري عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه مسح الجوربين وليس بالمتصل ولا بالقوي، وليس بالمتصل ولا بالإيه، ولا بالقوي، كأن أبو داود نفسه بالإيه بضعف الحديث. برضو قال أبو داود كأنه أبو داود ما خدش بالحديث، يعني الأميرة الحديث صحيح في المسح الجوربين ولا بالنعلين. لكن أبو داود نفسه بيقول بجواز المسح الجوارب عن الجوارب طب من أبو داود كأنه ختم الأفعال الصحاب ختم الأفعال إذا ما خش بالحديث بناء على إن الحديث, الحديث إيه؟ ضعيف ختم الأقول الصحاب من الصحابة. مين من الصحابة اللي مسح الجوارب تسعة أو ثلاثة يقول تقول أبو داود رحمه الله ومسح الجوربين علي ابن أبي طالب لبعض أهل العلم بيقول ما يجوز ما يجوز المسح على على الجورب يعني بعض الناس كان بعض اخواننا بيتوضا على الميضه وبعدين يعني من شيخ من المشايخ الكبار قال له اخلع اخلع, اخلع. فالاخر يزال خلت انتسلوا خلع انتسلوا خلع فبعض الناس يعني المعاصرين بيقول لا يجوز المسح على الجوارب لا يجوز المسح على الجوارب يجوز المسح على ماشي الخف لهم من ايه من جلد الجورب لا لكن الكلام ده غير صواب الكلام ده غير صواب يقول ابو داود ومسح على الجوارب على الجوربين على ابن ابي طالب وعبد الله بن مسعود والبراء بن عازب ونس بن مالك وأبو أمامة وسهل بن سعب وعمر بن, بن حريس ورؤية ذلك عن عمر بن الخطاب وابن عباس وابن إيه وابن عباس كل هؤلاء جاء عنهم مسح على إيه على الجوربين طب بالنسبة للحديث بالنسبة للحديث مسح الجوربين والنعلين الإمام النسائي النسائي رحمه الله لما سئل عن هذا الحديث قال ما نعلم أن أحدا تبعه زيلا على هذه الرواية هزيل اللي هو رأوا الاه الحديث ماشي في الرواية عن هزيل ابن شروحفيل عن المغيرة بن شعوب الحديث زي اللي قرأتلك السنة بتاعه عن هزيل ابن شروحفيل عن المغيرة بن شعوب النسية رحمه الله يعني لما سؤل عن هذا الحديث مسح الجرابين وان عليه كون النبي صلى الله عليه وسلم ان عليه قال ما نعلم ما نعلم ان احد اتبع هزيلا على هذه الرواية والصحيح عن المغيرة ان النبي صلى الله عليه وسلم مسح الخوفين ده ثاني حديث صحيح عن المغيرة ده في البخاري قال بايهاقيو قال أبو محمد رأيت مسلم بن الحجاج ضعف هذا الخبر لما مسلم ضعف إيه هذا الخبر وضعفه البخاري ما البخاري وإيه ولما مسلم قال معلش أقرأ لكم الكلام لأن دماسة مهمة مسألة مهمة وفي خلاف كبير فبس عشان احنا مفترض طلبة علم ونتصدر الناس وفي الدعوة لابد نفهم الإيه المسألة بشيء من الإيه من التفصيل يقول وقال أبو قيس الأودي وهزيل بن شرحفيل لا يحتملان هذا مع مخالفتهم جملة الذين رووا هذا الخبر عن المغيرة فقالوا مسح الخفين يعني بيقول من أبو قيس الأودي ومن هزيل النشرحبين عشان يخالفوا الملأ الأعظم الذين رووا الحديث بلفظ مسح الـ على الخفين يقول لا يحتملان هذا مع مخالفتهم جملة الذين رووا هذا الخبر عن المغيرة فقالوا مسح الخفين وقال لا يترك ظاهر القرآن بمثل أبي قيس وهزيل. مين أبو قيس وهزيل. من أبو قيس وهزيل عشان نترك ظاهر القرآن بقول أبو قيس ولا هزيل. عبد الرحمن بن مهد رحمه الله من العلماء الأكبر في الحديث بيقول قلت لسفيان الثوري قلت لسفيان الثوري لو رجل حدثني بحديث أبو قيس عن هزيل اللي مسح عليه الجواربين والنعالي قلت لأبي عبد الرحمن او قال عبد الرحمن بن مهد قلت لسفيان الثوري لو رجل حدثني بحديث أبو قيس عن هزيل. ما قابلته منه ما قابلته منه فقال سفيان الحديث ضعيف او واه كان سفيان برضه ضعف الايه حديثه حديث ضعيف او وقال عبد الله بن الإمام أحمد الامام احمد كان ليه ايه ولدان عبد الله وصالح فقال عبد الله بن الامام احمد جواديات المشهور هو ايه؟ هو مسح على الخفين ولم يمس على النعلين. وقال ابن البراء قال علي ابن المديني حديث المغيرة شعبة في المسح رواه عن المغيرة أهل المدين وأهل الكوف وأهل البصرة ورواه وزيل ابن شرحبيل عن المغيرة إلا أنه قال ومسحها الجوربين وخالف, وخالف الناس كأن كل الناس يرونه ومسحها على ايه؟ على ايه؟ كلام واضح ولا انا حاسس انكم مهنجين كده انت بتعرفوش مصطلح واضح طيب الحمد لله دول هنبدا شوف الشفايف واضح ما يلو استغري المذهب مش مشكله الكلام واضح ولا طيب امال لسه لسه نخش في اللازر لسه ومسح الجوربين قال وخالف الناس وخالف الناس وقال فضل بن اعتبان سالته يحيى بن معين عن هذا الحديث يكفي قال يحيى بن معين ده إمام الدنيا كلها في الحديث سألت يحيى بن معين عن هذا الحديث فقال الناس كلهم يرونه أو يرونه على الخفين غير أبي قيس أنه وراه على, إيه؟ على الجوربين والنعلي قال ابن المنذر روى المسح على الجوربين عن تسعة روى المسح على الجوربين عن تسعة من أصحاب إيه؟ النبي عليه الصلاة والصلاة. كأن أبو داود وابن المنذر المحدثة في أقول الشفعية برضو على طبعه الحديث بس يأخذه بإيه من المسح الجورابين من فعل من من فعل الصحابي يقول روى المسح الجوربين أو روي المسح الجوربين عن تسعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. علي وعمار وأبي مسعود الأنصار وأنس وابن عمر والبراء وبلال وعبد الله بن أبي أوفة وسهل بن سعد وابو أمامة وعمر بن حريس وعمر بن عباس وعمر وابن عباس وعمر وابن عباس يقول فهؤلاء 13 صحابين هؤلاء 13 صحابيا والعمدة في الجواز على هؤلاء لا على حديث أبي قيس بل العمدة في جواز المسحة لا على جوربين جوربين على فعل إش نعلي على, على جوربين ركز والعمدة ليس في حديث أبي قيس ولكن العمدة على على فعل الصحاب على فعل الصحب برضه بيقول وأما حديث أبي موسى الذي أشار إليه أبو داود فراه البيهقي من حديث عيسى بن يونس عن أبي سنان عيسى بن سنان عن الضحاك ابن عبد الرحمن عن أبي موسى قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على الجوربين ون عليهم البيهقي رحمه الله بيقول هذا الحديث له علتان هذا الحديث له علتان كم وضعيف يعني إحداهما أن الضحاك ابن عبد الرحمن لم يثبت سماعه من أبي موسى للعلة الأولى نسبت له سماع والثانية أن عيسى بن سنان ضعيف أن عيسى بن سنان إيه ضعيف طب البيهقي يأول حديث إزاي؟ طب أنت ضعفت الحديث طب تأولوا على إيه؟ يؤول الحديث على إيه؟ يقول البيهقي رحمه الله يتأول الحديث وتأول حديث على أنه مسح على جوربين منعلي لا أنه جورب على الانفراد ونعل على الانفراد ده كلام جيد وجميل ده اللي بسميه الفقهاء جورب منعل جورب منعل يعني, يعني في نعل تحت في ناعل يقل, يقل قدم وفيه جورب فوق بمعنى الصورة اللي ذكرتها لك في البداية إن إنسان لابس شراب ولابس عليه صندوق أو لابس شيخشي ليس فالاثنين حتى واحد فمن يمسح يمسح عليه على الاثنين هذا يؤول هذا الحديث هذا على الفرض تصحيحه يؤول هذا الحديث إنه جورب منعج مش إنه هو نعل على حده لا ده جورب منعل بحيث ان انت لما تمسح ياخذ حكم الايه الجورب الواحد لكن نعل على انفراد حذاء اللي احنا بنلبسه اللي درجته نزله عن الكعب لا يجوز المسح ايه لا يجوز المسح عليه لا يجوز المسح عليه برضه في كلام جيد وجميل فيها الإمام العظيم ابن القيم رحمه الله يعني وذكر الكلام الطويل فيها وذكر كلام شيخه ابن تيمية بس مؤدب مؤدب ما يعني هو مش ما خدش الكلام ابن تيمية معلم تيمية شيخه هو تلميذه ما خدش بس من الأدب مع شيخه يعني ذكر المسألة وسكت بس يفهم من كلامنا لا ما خدش بهذا الكلام المسألة دي المسالة دي المسألة دي ذكر الكلام كلام جيد وجميل يقول ابن القيم رحمه الله هذا من الأحاديث المشكلة جدا هذا من اللي المشكلة جدا اللي هو حديث المغرب لشعبة مسح النابس على الجوربين والنعلي يقول هذا الحديث من الأحديث المشكلة جدا وقد اختلفت مسالك الناس في دفع إشكاله طب نعمل في إيه؟ هو مشكلة معظم العلماء أنه قد ضعفوا ضعفوا البعض بيقول الشيخ الأربان حسنه ماكفيش، ماكفيش، العلماء الأكابر ضعفوا ذلك الحديث طيب ترى نشوف ايه يقول اختلفت مسالك الناس العلماء يعني في دفع اشكال فقرت طائفة وضعيف يبقى اول قول طائفة ايه ضعفته دامل ضعفه اكابر العلماء منهم الشافعي والبخاري قال الشافعي والذي خلفه اكثر واسبت منه واما الحديث الاخر يعني هذا فليس مما يثبت اهل العلم بالحديث لو فرض. ده وفي هذا المسلك نظر فإن البخاري روى في صحيحه حديث ابن عباس رضي الله عنهما كما سيأتي وقال في آخره ثم أخذ غرفة من ماء فرش بها على رجله اليمنى حتى غسله فكس وده اللي خد بشهة الإسلام تيمين يبا أخذ حديث في البخاري حديث ابن عباس أخذ كفا من إيه أو غرفة من ماء فرش بها على رجله اليمنى. تبرش بس قال حتى ايه غسله يب يحمل الرش على ايه على الغسل دي غ... رش فايه فغسله يب يحمل الرش على الغسل ثم اخذ غرف اخرى فغسل فغس... بها يعني لله اليسرى ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يا طبعا. ده المسلك الاول يب يحمل رواية الرش على ايه الغسل المسلك الثاني أن هذا كان في أول ثم نسخ بحديث الغص. ذا كان إيه؟ سلمنا هذا الشيء كان في بداية الإسلام سمنسح بحديث إيه؟ بحديث الغص. المسلك الثالث أن الرواية عن علي وابن عباس مختلفة. الرواية عن علي وابن عباس مختلفة. فروى عنهما هذا وروي عنهما الغص. كما رواه البخاري في الصحيح عن عطاء بن يسار عن ابن عباس فذكر الحديث وقال في آخره أخذ غرفة من ماء فرش به على رجله لمنا حتى غسله. ثم أخذ غرفة أخرى فغسل بها رجله يعني اليسر فهذا صريحهم في في الغسل يبرش هنا مش مقصود به الرش الرش ولكن المقصود بالرش الغسل المقصود بالرش الغسل المسلك الرابع أن أحاديث الرش والمسح إنما هي وضوء تجديد للطاهر لا طهارة رفع حدث يعني بيقول إن الأحاديث اللي في البخاري اللي وردت بالرش تحمل للغسل دي أول إيه قول قول الثاني تحمل على إيه على وضوء التجديد بمعنى إنسان متوضّد أصلاً إنسان متوضّد وبعدين بيه مجدّد وضوء فرش مسح غسل مشتفر مع لأنه هو أصلاً إيه هو أصلاً متوضّد يقول أحاديث الرش والمسح إنما هي وضوء تجديد للطاهر لا طهارة رفع حدث بدليل مراو شعبة قال حدثنا عبد الملك بن ميسرة قال سمعت النزال ابن صبرة يحدث عن علي أنه صلى الظهرة ثم قعد في حوائج الناس علي ابن أبي طالب صلى الظهر ذات تمره ثم قعد في حوائج الناس في رحبة الكوفة حتى حضرت صلاة العصر ثم أتي بكوز من ماء ثم أتي بكوز من إيه؟ من ماء فأخذ منه حفنة واحدة فمسح بها وجهه ويديه ورأسه ولدله خلي من النفظة أتي بكوز من ماء أعمل إيه حتى توضع أخذ حفن من ماء فمسح بها وجهه ويديه هو الوجه يخسل ولا يمسح واليد تمسح ولا تغسل يبدأ يحمل على إيه كنضوء إيه كنضوء تجديد فمش تفرج معا مسح غسل متوضش خالص رش. يقول فأخذ حفن واحدة فمسح بها وجهه ويديه ورأسه ورجله ثم قام فشرب فضله وهو قائم ثم قال إن أناسا يكرهون الشرب قائما وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع كما صنعت وقال هذا وضوء من لم يحدث يبقى نفس نص على إيه؟ أن هذا وضوء الطريقة دي في المسح أو الرشد ده وضوء إيه من لم يحدث ده حديث بمعنى قال بيهاقي في هذا الحديث السابق دلالة على أن الحديث الذي روي عن النبي وسلم في المسح للرجلين انصح فإنما عني به وهو ايه طاهر غير محدث فانصح عني بها انه طاهر غير إيه؟ غير محدث المسلك الخامس أن مسحه رجليه ورشه عليهما لأنهما كانتا مسطرتين بالجوربين في النعلين هو ليه مسح عليهما ورش لأنهما كانت ايه مسطرتين بالجوربين في النعلين اللي احنا سميناه جورب ايه جورب ونعل المسلك السادس والأخير يقول أن الرجل لها سلسة أحوال ده بكلامنا القيم، بس ده كلام يخل بينقله. يقول المسلك الثالث أن الرجل لها سلسة أحوال حال تكون في الخف فيجزئ مسح ساتره يبقى الرجل لما تكون في الخف يبقى الإنسان ايه يغسل ولا يمسح يمسح ماش كدا يبقى حال تكون في الخف فيجزئ مسح ساتره وحال تكون حافية فيجب غسله يبقى في الخف تمسح ولا تغسل تمسح طيب مكشوفة تمسح ولا تغسل تغسل فهاتان مرتبتان. مرتبتان وهما كشفوها وسترها ففي حال كشفها لها أعلى مراتب الطهار وهي الغسل وفي حال استطارها لها أدنى المراتب وهي المسح ولا حال سلسل إيه دي اللي عمت الإشكالب ولا حال سلسل وهي تكون في النعر حالة ثالثة تكون في النعل مش في الخوف تكون في الناع الناع اللي هو ايه أسفل اللي إيه؟ الكعبين اللي هو الحزاء بتاعه اللي هو الأبقاب بتاع الحما اللي هو شبش خذ بالك اللي سيوه. اللي هو الصندل حال متوسطة تكون في النعل وهي حالة متوسطة بين كشفها وبين سترها بالخوف فأعطيت حالة متوسطة من الطهارة وهي الرش وده اللي جعل من يأتي بعد شاك الإسلام يقول بجواز المسح النعليل يقول وهي الرش فإنه بين الغسل والمسح فإنه بين المسح والغسل يعني الرش حلو متوسط هو مسح هو غسل حلو متوسط طب ده ينفع الرجل إما تغسل إما إيه؟ ما شوفناش إحنا الرش ده طب الرش ورد في حديث البخاري إبقى يحمل على إيه؟ قال فأخذ حفنة من نأ فرش بها على رجل حتى يبدأ الرش يحمل على إيه؟ الغسل. الرش يحمل الغسل يقول فالمرض الرش يقول في أعطية حالة متوسطة من الطهرة وهي الرش فإنه بين الغسل والمسح وحيث أطلق لفظ المسح عليها في هذه الحال فالمرض الرش لأنه جاء مفسرا في الرؤية الأخرى وهذا مذهب كمطر ابن القيم بيتأدب يعني مع شيخ يقول وهذا مذهب كمطر إذا من شايفين كده ده إيه مذهبه مذهب لو كان يعلم له قائل معين يعني ابن القيم نفسه يقول أنا ما شفتش حد قال بالكلام ده بس ده كلام ايه يا شيخ لما ما ما اقدرش ايه يا خالد شوف الادب وخدنا دلوقتي طلب علم يكون يعني لسه صغير وشيخه مربيه ومعلمه يقول قال وقلت قلنا يقولون وكنت قلنا ورأيتن واخد بلك وكم ترك السابق لللاحق ويا يعني ينفش ليش شوف أدب من القيم العالم المربي طبيب القلوب يقول وهذا مذهب كما ترى أدب تربى وتعلم بل إنسان لا رأس أن تنكر ولكن أنكر بأدب ينكر بأدب لكن مش تربى لسه مدرست الشيء ولا وبعدين تتطول على مشايخة وتطول على الناس وتطول على أهل علم لا يعني أعرف قدرك وأعرف نفسك يقول وهذا مذهب كما ترى لو كان يعلم له قائل معين ولكن يحكى عن طائفة لا أعلم منهم معين وبالجملة فهو آخر من مسكت الشيعة من مسكت الشيعة إحنا من نجدها مسكت الشيعة ولكن لنا داعي إيه بأهل السنة يب القدم إما تغسل أن تكون مكشوف وإما ترش وإما تمسح أن تكون إيه مستور يب مسألة المسحة الناعل لم يقول بها أحد من علماء السلف مسألة المسحة الناعل لم يقول بها أحد من إيه من علماء السلف ده كلام من القيم رحمه الله الحديث نفسه ضعيف العلماء كلهم ضعفوه مسح الجوربين والنعلين يبقى يؤخذ المسح على الجوارد من من فعل الصحاب ولسه نحن نشوف المسألة دي بعد, دي بعد ما نخلص المسألة دي كلامنا نحنا في المسحة على النعل مسح الجوربين والنعلين لو قلنا بجواز المسح النعل يبقى نفتحها خالص يبقى الناس تمسح على الحزاء والشبشب وال. والجازمة التي تلبس هذا طبعاً مفيش حد ذكره من, إيه من أهل العلم لكن قال بذلك الشيخ الألباني بناء على تصحيح الحديث وأيضاً الشيخ القاسيمي وقبل ذلك يعني مال إلى ذلك الشيخ الإسلامي التيمية وإحنا شفنا الكلام مفيش حد قال بيه بهذا الكلام مضعف الحديث ده الرجل إما أن تكون مصطورة فحكمها لايه؟ المسح في الخوف وإما أن تكون مكشوفة حكمها لايه؟ طيب حلقة متوسطة وأعطيت حلا متوسّطة لو حملنا كما يقول الشيخ الإسلام تامي على الرش يحمل الرش على إيه على الغسل بروية البخار فأخذ أحفهم من ماء بها يعني حتى إيه؟ حتى غسله الشنقيطي العلامه الشنقيطي رحمه الله من العلماء الأكابر يعني عدل وبيفصل المسائل وبيوضح المسائل وبياسق مؤدب مؤدب جدا للشنقيطي رحمه الله ومن العلماء الملكية يعني بيذكر المذاهب ويذكر الكلام ويذكر ادله دول وادله دول وبعدين برد بايه برد مؤدب ورد جيد ليقول ايه العلامه الشنقيطي رحمه الله بيقول ان كان المراد شوف الكلام الجيد الجميل إن كان المراضة بالمسح علين على علينا والجوربين أن الجوربين ملصقان بنا بحيث يكون المجموع سائرة لمحل الفرض مع إمكان تتابع المشي فيها والمع إمكان تتابع المشي فيها والجوربان صفيقان فلا إشكال اسمع الكلام تاني إن كان المراد بالمسح النعلين على فرد صحيح الحديث يعني طبعاً ده الخلاصة الكلام اللي جاوب بعد إيه؟ بعد بحث طويل يقول ان كان المراد بالمسح النعلين والجواربين ان الجواربين ملثقان بالنعلين بحيث يكون مجموعة إيه ساتين المحلف الفرد اللي إحنا ذكرنا لكم اسمها إيه أو كعيبة إيه إنسان لابس ولابس عليه سندب أو لابس شيب ولابس عليه إيه جوارب ولابس عليه شيب شيب واحد اللي وقد حكم يسمى حكم الفقاء جورب منعل جورب إيه منعل فيقول رحمه الله إن كان المراد بالمسح للنعلين والجوربين أما الجوربين ملصقان بالنعلين بحيث يكون المجموع سياتر لمحل الفرض مع إمكان تتابع المشف والجوربان صفقان فلا إشكال وإن كان المراد بالمسح على النعلين بانفرادهما ان كان المقصد للكلام المراد بالمسح بانفراضهما ففي النفس منه شيء شوف أدبه ففي طبعا كلامه ففي النفس على البحث اللي عمله يعني بيرد الكلام ده خالص يعني بيرد ففي النفس منه شيء لأنه حينئذ لم يغسل رجله ولم يمسح لا غسل ولا أيه ولا مسح لم يغسل رجله ولم يمسح على ساتر لها فلم يأتي بالأصل ولا بالبدل فلم يأتي بالأصل ولا بالبدل اللي هو يمسح على النعل ده لا منه غسل ولا منه إيه؟ مسح لم يأت بالقص اللي هو الغص ولا بالبدل اللي هو اللي إيه المسح والمسح على نفس الرجل المسح على نفس الرجل كناك إنت لابس نعل. هل النعل ده يظهر القدم؟ ما جالس تظهر قد محل محل فرضاً. يقول والمسح على نفس الرجل مش على النعل مش على الخوف على نفس الرجل ترده الآيات والأحاديث الصحيحة ترده الأحاديث الصحيحة المسرحة بمنع ذلك بكسرة لقوله عليه الصلاة والسلام ويل لإيه لعقب النار النبي عليه الصلاة كان في سفر والصحابة كانوا في سفر فخافوا على أن تفوتهم الصلاة صلاة العصر أو غيره فتوضعوا بسرعة توضعوا على الميضة كده بسرعة ويعني خافوا أن لا تدركهم الصلاة فجعلوا يعني يتوضعون مسرعين فبعضهم لم يحسن وضو بمعنى ترك قدر لمعه او شيء فأبصرهم النبي صلى الله عليه وسلم ووقف في صحن المسجد وندى بأعلى صوت ويل لعقيم أسبق الوضوء ويل لعقيم وبطون الاقدام للنار كان السنم مستعجل ممكن ايه يلحس ممكن ايه يعني ما يس يعني يحسش الوضوء فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ويل لعقيم فاذا كان هو غسل معظم القدم وترك شيء بسيط والنبي صلى الله عليه وسلم قال ويل والويل واقف جهنا فكيف بمن يمسح ولم يغسل الكلام واضح واضح الكلام ماذا يا أخوة طاي أيوة صح صح وكذا حسننا يعني إيه والمسح على نفس الرجل ترده الأحاديث الصحيحة المصرحة بمنع ذلك بكره كقول عليه وسلم ويلعاقب من النار ده ال ال كلامه رحم الله فالمسألة كما ذكرنا أنه لا يجوز المسح على إيه على النعل ولو فتحنا الباب ده يبقى يعني باب باب شر باب إيه باب شر يبقى الإنسان لا يجوز له أن يمسح على النعل ولكن يجوز له أن يمسح على إيه على الخف يمس عليه على الخف وده كلام الجماهير طيب بقيت مسألة أخرى وهي أهم ونحتاج لها في هذه الأيام لأن يعني بعض الإخوة ممكن يكون علم قليل فدرس في مكان معين أو لشيخ معين فالثالث ممكن مشاكل تحصل أخي يشوف واحد يمسع شراب لا يا أخي إذا لك إيه بلاش هذا الشيء بلاش هذا الشيء وهنشوف كلام العلماء في المسح الجورى هل يطرى لابد المس يكون على الخف اللي هو من جلد فقط ومع عدد الجلد من فحشي ولا يطرى يجوز المس على الجوارب اللي هي منصوف ومن كتان ومن شعر ومن لفائف ومن هذه الأشياء نشوف كلام العلماء في هذه المسألة كده إيه سؤالك في الورقة كما ذكرنا كلام جيد في المسألة بعض قبل أن ننتقل يعني عن هذه المسألة نسقوا الكلام البخاري بعض معلش ليش نسقوا الكلام البخاري في مسألة المسحة النعل مسحة لي على النعلين قال البخاري صحيح باب غسل الرجلين في النعلين باب غسل الرجلين في النعلين ولا يمسح على النعلين، ولا يمسح على النعلين. وذكر الحديث قال عن عبيد بن جريج أنه قال لعبد الله بن عمر يا أبا عبد الرحمن رأيتك تصنع أربعا لم أرى أحدا من أصحابك يصنعها قال وما هي ابن جريج قال رأيتك لا تمسم الأركان إلا اليمنيين ورأيتك تلبس من على الستية ورأيتك تصبغ بالصفرة ورأيتك إذا كنت بمكة أهل الناس إذا رأوا الهلال ولم تهل أنت حتى كان يوم الطوية قال عبد الله أما الأركان فإني لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يمس إلى اليمانيين وأما النعل السكية فإني رأيت رسول صلى الله عليه وسلم يلبس النعل التي ليس فيها شعر وتوضأ فيها، فأنا أحب أن ألبسه، وأما الصفرة فإني رأيت رسول صلى الله عليه وسلم يصبغ بها، فأنا أحب أن أصبغ بها، وأما الإهلال فإني أرى رسول صلى الله عليه وسلم يهله حتى تنبعث به راحلته الحافظ ابن حجر هو بشرح الحديث فتح البرد يقول إيه؟ بيقول ذاب غسل الرجال في النعلين ليس في الحديث الذي ذكره تصريح بذلك وإنما هو مأخوذ من قول يتوضأ فيه يتوضأ فيه ليس في الحديث الذي ذكره تصريح بذلك يعني كأنه بيلغي موضوع إيه؟ النعل كأنه بيلغى موضوع يقول لأن الأصل في الوضوء هو الغسل هو الغسل ولأن قوله فيها يدل على إيه؟ على الغسل وقوله فيها يدل على الغسل ولو أريد المس لقال عليه ولو أريد المس لقال إيه لقال عليه ده اللي بيذكره ابن حجر في فتح لاي الباري وقوله ولا يمس على النعلين أي لا يكتفي بالمس عليهم في الخفان ده كلام إيه ابن حجر ومذهبه الشافعة قال ولا يمس على النعلين أي لا يكتفي بالمس عليهم كما في الخفين وأشر بذلك إلى ما روي عن علي وغير من الصحابة أنهما مسحوا على نعالهم في الوضوء ثم صلوا وروي في ذلك حديث مرفوع أخرج أبو من حديث المغيرة لكن ضعف عبد الرحمن بن مهدي وغير من الأمن واستدل التحوي ماذا إيه؟ حنف استدل التحوي على عدم الإجزاء يعني على عدم جواز مسح النعلين بالمسح النعلي بالإجماع, بالإجماع على أن الخفين إذا تخرقا حتى تبدو القدمان أن المسح لا يجز أن ان المسح لا عليهما فكذلك النعلان يعني عاوز يقول لك كان الخفين لو تخرق اتهتك الخف بحيث ان هو تنكشف القدم منه ما يجوز المسح عليه فكيف يجوز المسح على النعل فكيف يجوز الايه المسح على النعل يقول وهو استدلال صحيح وهو استدلال صحيح لكن يعني منازع في نقل الإجماع لكن منازع في نقل الايه الاجماع ده كلام يعني ابن حجر رحمه الله المسألة أخرى اللي هي مسألة الجورب هل يجوز المسح على الجورب ولا لا يجوز يقول الإمام النووي رحمه الله فرع في مذهب العلماء في الجورب فرع في مذهب العلماء في الجورب يقول رحمه الله قد ذكرنا أن الصحيح من مذهبنا أن الجورب إن كان صفيقا يمكن متابعة المشي عليه جاز المسح عليه وإلا فلا. قد ذكرنا أن الصحيح من مذهبنا كان المسألة في إيه؟ خلاف أن الجورب إن كان صفيق يعني صفيق الجورب الصفيق مش شرط سميك الجورب الصفيق كلمة صفيق معنى قوي قوي متين. قوي إيه ومتين أن الصحيح يبقى الجورب اللي احنا, عرفه. اللي احنا بنعرفه كلام عليه اللي هو خلاف الايه خلاف الـ خلاف, الحف. خلاف الايه الخوف. خلاف الـ إيه الخوف؟ خلاص؟ حسن إنت على آخر. <تصفيق> طيب دنا في في يعني طرقتنا في بعض الأماكن في دروس الفقه أنا بقول سحتين وثلاثة. أي والله يعني أحيانا في بعض الأماكن في دروس الفقه أنا بقول أربع ساعات. فكتر خيال إخو اللي بقول. وبعدين ما بديدش كده إحنا بندكم حرمش يعني عن بعض الأماكن إحنا ند ند أربع ساعات وندي فقه مقارن. يعني ندي فقه مقارن أربع ساعات متواصلة. من شيء وفق مقار يعني يعني كتر الناس اللي فوت فما ده مسألة بس تونا الفشوة خلاص وخلاص بيتترنح لا يعني حاولت ايه متنين ونص الله خير ربنا يثبتنا وإياكم رب ورزقنا صدقنا خلاص يقول الإمام النووي رحمه الله قد ذكرنا أن الصحيح من مذهبنا أن الجورة إن كان صفيقا يمكن متابعة المشي عليه جاز المسح عليه وإلا فلا وإلا فلا يب مزب بالشفعية أن الجورب إن كان صفيق يعني قوي يمكن متابعة المشي عليه الجورب ده من ايه من صوف من كتان من اي شيء بخلاف ال بخلاف الجلد يقول إن كان صفيقا يمكن متابعة المشي عليه جاز المسح عليه وإلا فلا وحكب المنذر إباحة المسح الجورب عن تسعة من الصحاب. علي وابن مسعود وابن عمر وأنس وعمار بن ياس وبلال والبراء وأبي أمانة وسهل بن سعد وعن سعيد بن مسيب وعطاء والحسن وسعيد بن جبير والنخعي والأعمش والثوري والحسن بن صالح وابن مبارك وزفر, وزفر بضم الزفر وزفر وأحمد وإسحاق وأبي سور وأبي يوسف ومحمد بن الحسن ده كلهم قالوا بإيه بالجواز واحتج أصحابنا لأنهم ملبوس يمكن متابعة المشي عليه سيتر لمحل الفرد فأشبه الحف ولا بأس بكونه من جلد أو غيره بخلاف النعل فإنه لا يصطر محل الفرد فإنه لا يصطر محل, إيه؟ محل الفرد ده كلام الإمام إنه رحمه الله الإمام ابن حزم رحمه الله جمع المسألة وتكلم كلام جيد ابن حزم يقول رحمه الله مسألة والمسح على كل ما يلوبس الفجر الجيد ركز والمسح على كل ما لبس في الرجلين مما يحل لباسه مما يبلغ فوق الكعبين سنة سواء كان خفين من جلود أو لبوت أو عوت أو حلفاء أو جوربين من كتان أو صوف أو قطن أو وبر أو شعر كان عليهما جلد أو لم يكن كان عليهما جلد أو لم يكن أو جرموقين أو خفين على خفين أو جوربين على جوربين أو ما كسر من زي يبدأ كله يجوز المسح عليه وكذلك إن لبست المرأة ما ذكرنا من الحريج يبقى المرأة تجوز أن تلبس حر وتمسى عليه تبى الرجل يحرم يحرم عشان, عشان هو جورب عشان هو إيه؟ حرير يقول وكذلك إن لبست المرأة ما ذكرنا من الحرير فكل ما ذكرنا إذا لبس على وضوء جاز المسح عليه للمقيم يوما وليلة والمسافر سلاسة أيام بلليهنة ثم لا يحل له المسح، فإذا انقضى هذان الأمدان يعني أحدهما لمن وقت له صلى بذلك المسح ما لم تنتقد طهارته ما لم إيه تنتقد طهارته شايفين المسألة اللي في المدار في آخرها من مبترات المسح إيه انقضت المد انقضت المد احنا ذكرنا المسألة ديت محل نظر بمعنى إن إنسان توضّع ومسح لخفي توضّع بدأ المسح من صلاة الظهر. الواجب يخلع امتى في صلاة الايه في صلاه الايه طيب بلاش دي توضأ في صلاة العصر ومسح في صلاة العصر انسان مسح في صلاة العصر الواجب يخلع طيب يعني قبل العصر هيبقى في ايه في الظهر سلمنا ان هو يتوضا في الظهر ويوقع على ايه؟ على طهارتي عند الحنابلة بيقول انقضاء المدة يفطر ايه ينقض الوضوء الراجح لا طالما انه لم يحدث ولم ينتقد وضوءه يبقى وضوءه صحيح انقضاء المده يغطل الايه المسح جزاكم الله خير انتوا فوقتوا في الاخر انقضاء المده يغطل المسح ولا يغطل الايه ولا يغطل النضو يبقى انقضاء المده يغطل المسح يبقى المده انتهت من فحش لكن لو انا انسان مدته انتهت وهو باق على ايه على ظهره او على وضوئه يبقى الوضوء صحيح يقول ولمن وقث له صلى بذلك المسح ما لم تنتقد طهارته فإن تنتقدت لم يحل له أن يمسح لكن يخلع ما على رجليه ويتوضأ ولا بد فإن أصابه ما يوجب الغسل خلعهما ولابد ولا بد ثم مسح كما ذكرنا إن شاء الله وهكذا أبدا كما وصفنا وبدأ يصفر الأدلة الكسرة جدا وعلى إيه على مزهبه وبدأ يعني يتكلم بشدة على بعض الأئيات عادة. على بعض العلماء اللي هم أنكروا المسح على الجوربين يخطئ ده ويعمل ده فمش عاوزين نقلل الكلام عشان شديد عشان ما تعلموش بس للجرأة على أهل العلم يقول وممن قال بالمسحة الجوربين جماعة من السلف ومن قال بالمسحة الجوربين جماعة من السلف قتادة عبد الله بن مسعود وسعد بن أدوى القاص وسهل بن سعد وعمر بن حريس وسعيد بن جبير ونافع مولى بن فهم عمر وعلي وعبد الله بن عمر او عبد الله بن عمر وأبو مسعود والبراء بن عاز وانس بن مالك وابو معمه وابن مسعود وسعد وسعد وسهل بن سعد وعمر بن حريث لا يعرف لهم ممن يجيز المسح الخفي أن الصحابة مخالف ومن التابعين سعيد بن المسير وعطاء وإبراهيم النخع والأعمش وخلاس بن عمر وسعيد بن جبيل ونافع مولى بن وهو قول صفين السور والحسن بن حيين وأبي يوسف ومحمد بن الحسن وأبي ثور وأحمد بن حنبل وإسحاق بن رهوي ودود بن علي الظاهري وغيره يبا كأن العلماء كلهم أو معظم هؤلاء العلماء من الصحابة هنا التابعين ومن العلماء المجتهدين قلوا بجواز المسح على, على الجوربي يبا مش واحد ولا اثنين لا ده تلتاشر صحابي وكذا عالم من العلماء ده كلام, ابن القيم ده كلام ابن حزم رحمه الله برضه ابن قدامة بيقول في المغني وكذلك الجورب الصفيق الذي لا يسقط إذا مشى فيه وكذلك الجورب ده أبو القسم الخرق يقول في المكنة بتاعه وكذلك الجورب الصفيق الذي لا يسقط إذا مشى فيه قال أبو محمد بن قدامة إنما يجوز المسعى الجورب بالشرطين اللذين ذكرناهما في الخف وهما أن يكون صفيقا لا يبدو منه شيء الثاني أن يمكن متابعة المشي فيه أن يمكن متابعة المشي فيه ولا يعتبر أن يكون مجلدين وليعتبر أن يكون مجلدين يعني من الشرط لإيه أن يكون جلد قال إمام أحمد يذكر المسح على الجوربين عن سبعة أو سمانية من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ده بالنسبة لكلام يعني ابن قدامة في المغن في كلام برضه جيد وجميل لابن تيمية رحمه الله بنذكره في هذه المسألة كلام جيد وجميل فيها لابن تيمية، وكما ذكرنا ابن تيمية رحمه الله يعني من متاخر علماء الحنابلة، من متاخر علماء الحنابلة، وهو علم مجتهد، له اجتهاد رحمه الله. بيقول إيه؟ بيقول الشيخ الإسلام في الفتوى الكبرى يجوز المسح على الجوربين، يجوز المسح على الجوربين. إذا كان يمشي فيهما، إذا كان يمشي فيهما، سواء كانت مجلدة من جلد يعني أو لم ت، في أصح قول العلماء، في أصح قولي العلماء في أصح قولي العلماء ويذكر الحديث اللي إحنا ذكرناه أن بسم الله مسحة الجورابين الحديث إذا لم يثبت فالقياس يقضي ذلك. يعني عاوز أقول لك الحديث وفين كلام أهل العلم عليه على ضعيف. أقول لك حتى لو الحديث ضعيف. حديث مسحة الجوراب والنعالي حتى لو ضعيف فالقياس إيه؟ القياس يقضي ذلك. فإن الفرق بين الجورابين والنعالي إنما هو كون هذا من صوف وهذا من جلود. ومعلوم أن مثل هذا الفرق غير مؤسد في الشريعة الشريعة لم تأتي بالإيه؟ بالتفريق بين المتماثلين ولكن جاءت بالإيه؟ بالجمع بين الشابهين والمتماثلين فابن ثانية بيقول لك الفرق بين جورة والنعل إيه الفرق يعني؟ ده من جلد ده من صوف، ده تفريق إيه؟ دا يعني فرق ليس مؤسد فلا فرق بين أن يكون جلود أو قط أو كتاب أوصوف كما لم يفرق بين سواد اللبس في الإحرام وبياضه ومحظوره ومباح يعني لو واحد لبس بدل الإزار والرداء الأبيضين لبس أسودين الحكم إيه؟ حكم إيه؟ صحيح؟ إحرام صحيح باتفاق غير أنه خلف إيه؟ للسن وأيضا فمن المعلوم أن الحاجة في الكلام العقل الجميل أن الحاجة إلى المسح على هذا كالحاجة على المسح على هذا سواء بسواء يعني الحاجة الداعية هي المسحة الخفية هي هي نفس الحاجة الداعية المسحة عالجة وربين ومع في الحكمة والحاجة يكون التفريق بينهما تفريقا بين المتماسلين وهذا خلاف العدل والاعتبار الصحيح الذي جاء به الكتاب والسن وما أنزل الله في به كتبه وأرسل به رسله ومن فرق اسمع ومن فرق بكون هذا ينفذ منه الماء وهذا لا ينفذ فقد ذكر فرقا ترضيا عديم التأثير دخل بقى في كلام أصول الجلد شوي يعني عاوز أقول لك إن بعض الناس قال لك لا السلام أمس الشراب أمس الجورب أمس على الفائف أمس على زي الأشياء جبت ينفز الماء أما الجلد ما يلبش لا ينفذ الماء فهو الشقبرد ولا تلا ده ده فرق ترضي عديم التأثير ما لوش إيه ما ولو قال قائل ولو قال قائل يصل الماء إلى الصوف يصل الماء إلى الصوف أكثر من الجلد فيكون المسح عليه أولى للصوف الطهور به أكثر كان هذا الوصف أولى بالاعتبار شوف الكلام بيقول ولو قلق يصل الماء إلى الصوف أكثر من الجلد فيكون المسح عليه أولى للصوف الطهور به أكثر كان هذا الوصف أولى بالاعتبار من ذلك الوصف وأقرب إلى أوصاف المؤثرة وذلك أقرب إلى أوصاف الترضية وكلاهما باط. وخروج الطعن لا تمنع جواز المسح خروق لا تمنع جواز المسح ولو لم تصدر الجوارب إلا بالشد جاز المسح عليها على الصحيح جاز المسح عليها على الصحيح قال أبو العباس وخفي أصل على كثيب السلف والخلف حتى أنكره بعض الصحاب وطائفة من أهل المدينة وأهل بيت، ومالك رحمه الله مع سعة علمه وعلو قدره أنكره في رواية وأصحابه خلفوا في ذلك، والذي خفي عليهم ظنوه معارضة, معارضة لآية المائدة للمسح لأنه أمر, أمر بغسل الرجلين فيهما، واختلت في الآية مع المسح الخفين وذكر الوجوه اللي فيه يدبى الغرض المقصود أن كلام شيخ الإسلام من مع كلام ابن حزم مع كلام الإمام النوى مع كلام الإمام أحمد مع اختير ابن قدامة وكذلك كل هؤلاء علماء مع 13 صحابيا يجوزون المسحة المسحة على الجوارب وجوزنا المسح على الجوارب يبقى الإنسان يمس على جورب يمسى على خوف يمسى على صوف يمسى على فتان يمسى على أي شيء طالما أنه ساتر محيل فرض فيجوز المسح عليه ولا بأس إيه ولا بأس بزائل طيب أخي بيقول في الشرط الأول اشترط أن تكون الطهرة بالماء فهل نوافقه أم نخالق إن كانت الطهرة لا طبعا ده لابد أن تكون الطهرة طهرة مائية لابد أن تكون الطهرة طهرة م أما إذا كان الطرع عن تراب فلا يجوز. إذا كان الحزاء ساتر لمحل لمحال الفرد كما هو النعل بال بالقوات المسلحة ماشي طيب. إذا كان النعل ساتر واحد لبس جزمة بوت مثلاً أو يزول واحد لبس جزمة بوت أو بيادة يعني أو بياد يطر الحكم إيه يجوز ما فيش مشكلة. لبس فاش راب ولا بس كمان يجوز الإنسان إيه يمس عليه. حكم مسحة الجوربين أو المسح الجورب ثم لبس الأخ الحكم إيه؟ يعني عاوز يقول إن الإنسان لابت جوربين لابد جورب. واحد فوق واحد شراب فوق شراب الحكم يكون إيه؟ والله يجوز تمسع لهم الاثنين مفيش مشكلة يجوز تمسع لهم الاثنين يبقى الإنسان لو لابت جوربين أو لابس خفين يجوز يمسح إيه؟ عليهم يجوز يمسح عليهم السؤال اللي بعد كده هل يجوز المسحة النعل الذي يغطي محل الفرد؟ نفس الكلام؟ إن النعل لو قلنا جزم بوت مثلا أو شيء ومغطي محل الفرد يبقى يجوز المسح إيه؟ يجوز المسح علينا إذا, إذا لبس شخص شراب وسخ هو إيه؟ ومسح عليه علش. ثم لبس عليه شراب أخ فيكون المسح لأي هماء وإذا خلع الأخير قبل انقضاء المدة أي مدة المسح هل يتم المسح للذي لبسه أو لا؟ يعني السؤال شبيه بالسؤال اللي قبله إذا لبس شخص شراب ومسح عليه خلي بالك من الصورة انسى اللي بالشراب وبعدين مس عليه. طيب. ثم لبس عليه شراب آخر فيكون المسح لئيه ما؟ والله نشوف. إذا لبس الشراب الثاني وهو بطهارة على طهارته الأُولى أنه لم يحدث يجوز المس عليه. لكن لو أنه لبس شراب يعني رجله مكشوف وبعدين بالشراب وبعدين مس عليه وبعد كده أحدث أحدث. وبعد ما أحد أسليب الشراب تاني مين فحش يبقى لازم يخلع التاني ومس عليه على الأولي يخلع التاني ومس عليه الأولي وإذا خلع على آخر قبل انقضاء المدة اي مدة المسح هل يتم المسح الذي لبسه أولي نفس الصورة اللي احنا ايه ذكرنا طيب لازم الله خير طيب سبحانك الله وحنا الشغل نستغفرك ونتوب